السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبركاته. يسر منتدى طلاب طب انشم دولو دوت وان يقدم لكم هذا الاصدار زي جرى كده موضوعنا ان شاء الله موضوع حلو <تصفيق> على فكره اللي يمكن يمكن ده كده سؤال التريت الوحيد اللي ممكن ايه موضوع الموضوع ده Labor kultyfet, active management of normal labor. Inactive management Active management active management of normal labor, ane anabedusia, awajdy bieżący. Ok, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, تتكلم لكم ما ف... قالوا ما جايش هو معرف دي يعني وزاني جاي انشاء اوه الات بمرشة فقالوا جدا ما جايش ولا لا ولا هو مهم جدا وفي تركيز عليه مهم اوه فداسوا ليس سليم انشاء طب اوه طبعا طبعا اللي كانت هتبسيل فيه كتير جدا والناس اللي هيعرفوا ان المثال third بس بالبقى رابعة وانخذ كمان ما بيسالش غير فيه third stage كده طبعا فهو هو الليبرال والكتف ده جدا ذكي عشان كده ده تحفيز بص بقى يا ما تحطوش هافه ان انت تحفظوا الاكتف مانجر انا هاديكوا ازاي بقى تحفظوها ه رأي، هقص الكل أتبي مانجمنت كل،, كل. معين؟ اربع ما أربعته، هدف الأتبي أتبي مانجمنت، هو هتحسه ده كبير جدا، ده في هتجمع كده يبقى حاجة صغيرة، معين؟ اللي كتره؟ طب نقدر؟ النهوض على فكرة أن أتبي مانجمنت معينا اول أول جزء فيه أكسيد يعني أتبي كل أنت وأتبي ستير بدال أتبي ستير، ليش تضربان؟ هو عادين سيبقى حد جاي، لما حد جاي ده على فكرة يعني في كويس ده هو هو لقد ده هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن من كده ممكن هي تلاقي الناس كتير قوي ده وفر فاضي يعني ان يكون ان يكون هناك من يمكن ان كده من ينفعش ما ينفعش من اكتر من كده ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من من يمكن ان يكون هناك من يمكن من يمكن من من أول حاجة الجدرة الأكティブ يعني the patient is in يعني إذا جدنا سبعة درجات، كم سنتيمتر؟ سبعة درجات يشان؟ كم ده فلو درجة. عشرة ديك تايلد فوس. بالفوس بحس إحنا يعني سرعة إيه؟ طب عشرة عليها خمسه معايا إذا تسعة يعني يعني هو. فهو هو ثري تو فور centimeter. يعني Active Management قد دي من أول تقاتي الأربعة سنطحة هو Survival Care معاين؟ يبقى أول نقطة خلي بك في الـ Active Management أول حتى ان is the Active Face ثانية حاجة دي كنت لها يعني ده؟ ده ينطبق على Normal Labor ما ينطبقش على Positions Presentations يعني الكلام ده لا ينطبق على Man Positions ولا Man بس على مين؟ على يعني, الـ يعني الـ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 El labor shouldn't exceed more than 12 hours. Feder, no labor, my ty mówisz, <muchany> 12 godzin. to distress, to W to عشان كده خلي بالكوا بالليفر ما شود اكسيد مور ذان 12 اورز حتى في البريف درافت في بلد الليفر يحصل لوحده 24 ساعه برب الاكتف مانجمنت بتاعت الاس دي تذكر الناس دي كلها معايا في في في تركر ده انا بقى معاك على ان شاء الله دي السنه ونص سنه وندرجع السنه التانيه بالكم فده مانجم. مانجم هو ان شود مور حتى في البريف كل tak, muszę mieć oko na pacjenta. Tak, to mieć oko na to jest właściwe. Nie powinno jakieś I فاتدخل في اللي ايه تنزوه هو أدية على احوالي عشان كده هاداكاترا هو الـ Management ده هو ربنا سبحان هو اللي تخلي اللي ده ده بيحصل معايا هاداكاترا هو Actual Conduct of Normal Liber طيب إيه عندنا؟ إيه عندنا أول حاجة هو anti preparation. يعني anti Preparation يعني أنا management of Normal Liber من بتاعتي يعني أنا أنا من قبل ولا بتجدا اسمها end في classes مفروض تدربن زي ما هو مفروض الافلام كفاية مو بس كلاسات كفاية كلاسات. ال مو بس ناس يعني مش مش مش ولا هي دي مو كده بسيطه كده للعلم بشي. ما عشان ما تعرف إيش أنت ذنب. أنا كذا قدرت أبكي كذا وما دهست أيش معاي هكذا، وما دهست أيش كذا، ودوري إزاي حاجة، كل, يا جماعة كانت كل, ياسم إيه؟ مع كل حاجة على فكرة. بره على فكرة معنا. يعني ما كنت انا ب ب ب ب معايا في ب ب ب ب ب ده على كل برضه الايجو بارت ده برضه ليه يعني تجربه غطيفة وتجربة حلوة وشيء جديد وشيء والشيء وهو هم بيحبوا يعرفوا كل حاجه فانا ان انا ان انا قلت عيانه اكسبلين كرول اثناء التدريب الحاجه الثانيه وهي دي التيراري اشورنس يعني دي اشورنس يعني انا جيت دخلت طابقت مع عيانه طلعت قول لها خلي بالك ان شاء الله فيد تستفاد خلي بالك ان الولاد بتشتجع كده عشان انت ولا فايقه ده ماشي برضه اللي سيطر دكتور ما ولد ما فهو القصة القصه ان انا كانت اولادي حاجه طبيعيه من عند ربنا فهي أي أي ايه ريت الشورطه ما تلاقيش حد بيتكسر اللي ربنا عايزه برضه ده كده بينجوزها ايه كده ونعملها لريت الشورطه كده وتاي مع براصه بقى معايا كده يشوط في فوق والكركوت كان في كده وكان في كده اللي عايش لا هو بيساركت. مع هذا كتر يعني لو كان الجزء داخلي معاه تولد يعني هو يولد ولا يتم ولا فتاه ده ولا يعني. مع هذا هو يخش معاه كده يعمر لي كده حاجة لطيفة كده. ثاني برضو برضو من الدنيا اللي من ستيبس برضه هو كده نستEPS برضو هو detection early detection and any بعد نخش على management of the سؤال ما هي of عبارة عن الاربائي كالدلاتيش. معاني اذا كانت بقى حد يقولي اذا كانت بقى. حد يقولي بقى. خطة حساب البدري اللي جاي. <تصفيق> <تصفيق> أربعة أربعة بتاع نعم? اه صح? اخسر. اه يعني لابت يعني برضه كرميسيو حد برضو مصر برضه يعني. عندنا حاجة باشا بس لحد ده ما شفت كان, كان بس بس مصري بس يعطوات بقى يعني برده. برده. بس مش كان كانت كان متل كلها كانت استولي العدد اسماعيل بس. يعني برده بس تزعل قوي. يعني يعني احتمال بس الدور ده كل المصري. يبين صعب. اه اه اي. ده معناها انك انت اول حاجه اول حاجه اللي ذكرتها الادف مانج اوف فير ستيت معايا انت ذكرت بص اول حاجه اللي ذكرتها الادف انا جدا بقى خلاص 10 وفي بسكينة جدا لكل غريبة جدا على انك الدرس كله في بس اربع بس, بس دي كترة اول حاجه يعني ايه ناخد يسمع معانا يعني إنه لا هما انتي ال history is basic وعندك كم سنة والتفاصيل عادية عادي خالد زي هذا كتره. مال داكن American كم سنة ايه. و... و... كم عادي جدا وبعد كده complete the history of Britain في وفي وفي يعني إذا كتره الموضوع هذا كتره ده بيمر عادي جدا. تمي داخل فريستيجو كليبر. تلاقينا خير عادة جيّرة. ذي التقرير شوفنا أول مرة. خلاص شباب بينا ناخد منها هستري كامل التاريخ والمودي فيها كافيا. خلي بالك إن شاء الله ده نورمال من طبعا أي مشكلة. منها برضو عادي برضو ده في في عن جنرال وعندي صح كلرز. Mamy dość akcji na biceps, triceps, chest, abdomen, lower limbs. Mamy dość akcji we we'll duration of the contractions. معaś, we'll frequency, <laughs> we'll the the we'll the duration. <laughs> <'table> <laughs> <laughs> اسمه سوني كيت مع وده كله موضوع طب من ناس كلاسيكال الاخر كاف جديد في في ثالثي ورقة كذا مع كده هذي مرسوم عليه سوني كيت والفينور وكله علقت بعد كلها موجودة في ورقة شباب طب تخرج مع كار بي بي اختبار ليش؟ أنا جمع بي بي في على بي بي اختبار ليش؟ راح استعمل هبوس على هبوس على سبايكر الشين مع أي واحد ليه اسمه ليه كونسبيني رايمن صح؟ يرفع على to على nazwijmy, że nazwijmy to jest انا اسكر بتابع كوت ريبورت سايتس اوف ديجيز A مؤشر دقي البيد في ادتوس او البيد التراست معايا يا دكتور لايكو لايكو دانس مايكو فهي دي طيب حتى عندما تجدتر ايه الانبستيجيشن نعمل لأي واحدة حامل روتين ممكن ايه معاك ما نعمل بقى ايه بلوت. زي بيه زي سي زي جين. زي الـ زي الـ, زي الـ RH ده اناليسز ليه اذا كانت شجر بكتيريا برافو عليه صح وفيه الـ other زي الانبستيجيشن زي, زي زي روبيلة. مع كده يبقى هاي اس سيرفيس ارجن كل, كل. لو هي طابعه بس فالتاتج بتاعها سي سي لو هي بطلع. انها بطلع لو أو ده انت دي كلها لو جايلك واحده ما بتبقاش معاك اول لك ده حتى تعملها كل الفول انفيستجيشن في ده بس بنعمل ولا حتى اي حد شاف بس هو ده معا ده كده خلاص يبقى هنا يبقى دا دا بقى بقى. في سيرفيس ادشن وروبيلا ودي واسط بعد كده بقى بعد كده ده لما تبص كده تخش بقى الكش بقى عشان تلاقي مانج اوت مانجت في ده الدور المستشفى خش على الدور التاني كده هتلاقي كده يبقى بيفتح كده. كبير وتخش كده معاك تلاقي خلاص فيها دبس سبيشال سبيشال سبو معايا دكاتره يبقى جاونز وسبوها خلاص وبعد كده خط احمر تبقى تخش ادواء الكشك بقى والديليفريز كلها ايه اللي لما كل لابس بدله مع اه معايا دكاتره مشفعش كده اول حاجة اسمها اسيبسس ايه الاسيبسس بقى يبقى لازم واحد يبقى لابس بدله ايه جاوز. خلاص كده وممكن حتى ما تيجي ولا حاجة لابس بقى ايه اللي هنا مصد يا اخي هو ده مشكله واضح عندك مشكلة في الايه اه مشكلة. مشكلة في الايه بالظبط كده معاك فينكي ماسك هنا لجثره ماسك وديس ايه وهنا اوفر ولا ماسكات وقت وقت بقى ايه انا في ناس كبيرة شويه مش يقول لك انا متعقف. لازم متعقف. وحتى في كشته كذا دكتور بقى الله يرحمه ده والله ما عايزك تدخل في عيانه العملية والله العظيم هيتعقد حياتي ايه عشان ما يبقى بتاع اي وهو والله العظيم ما تعقدش ولا ما, لحاجة. ما هو اكبر ان هو تعقد اصل الله سامعك اه نعم اه اه اه دكتور معانا عندنا بس في بعد الدكاتره بتحافظ على نظام بقى فتقي شيء جوه قاعدين جوه بتاع الدكاتره بتشيك اللي هو كده او الثو او وات يعني اي لون ولبسين السبو. بس الخاصه بقى اللي تحتها اسمها بقى بتاع الايه ده المستشفى يجيبها يكون شكل مثلا مش عارف زي كده مش بقى يغيره كل شوية مش قصة بقى يوم بقى إيه جدا, عادي جدا. برا خالص عادي ده بيطلع او يشتروا من عند ايه جيمي اللي هو جنب ايه اللي هو ده جمع الاطفال عادي بس هيشتروا مثلا ايه بقى نتمشى شويه عشان هما قرفانين شويه عندهم تادس لازم ايه نور التكسي عندهم بعدين برضو خلي ما ولا جدا ويجولوا طالع لفوق ولو انتوا جماعة يا ازاي تاخد من من الشارع بيه من من هو الكشك ده, ده بس يعني هنوكوا كده عشان هي بس عشان حرارة بجد اللي هو اللي حيطلع برا الكوش ده بيغادير لا تبغى غادير هو استوى هادي بس ما عشان ما يتألش فاش عملنا ايه بعد كده خلنا بقى عندنا عندنا مفروض عادنا إيه عادنا في بس عندنا أربعة خمس بس خمسة بس ما ربع الدقون ده وربع دراشة البرينز وقولي ساعتين مرة لأننا طلعتي أربعة ساعات شو ساعات ده ااا او أربعة او اثنين هو تحصيل مفروض فحصي واسمه ركز. يا جماعة على الدخول وفحص نرش في بريد صراحة ده احنا عندنا عندنا جدا. يعني هو مش بوا 4 فحصات ولكن فحص. ده يكون الناس دخل دفحص العيال بعد تجد ناي بعده تعلم ولا ده يعني. ده والنائي بسين خش يفت والمدرس بساني خش يفت والمدرس خش يفت معاه دكاتره من تحت الشارع ابحث بس طرش يا بالله يا رجل فيطبع يبحث يعني القصة كده عندنا كده جدا وبعدين حتى بجوانتي معاكم حتى كنت بجوانتي على فكرة وتحطها ليه كده حتى عشان تخش تخش أ طب اا ده هو اللي هو الجوتيت ده لما تشتري مثلا لك ولا حتى مثلا يعني حتى كده كله تحت كده كده مع, مع بين اللي هو بين بين طبع مع وده تو على الارض كلها هي حيال هيرميها هو بياخد البيوت كله كسين بس معايا فوارش شايلين ولا حاجه وقعت كسين يعني كسين يعني اجو دي هي كده على وعودها شايلها وقعت اجو وقعت على الارض هاجيها ابدا اهو خدها وحاجه وبعد بقى مش مشكلة. عندنا مشكلة عندنا عندنا جدا عندنا ديد انفيكشنز عندنا جاده جدا بس الحلاوه عندنا لا اولا كلهم هس بسموه ان شاء الله هيفكشن جدا يعني اه يعني ربنا بيستول عجابل جدا الله ده يا الله حاجة الحاجة برضو مفروض. مفروض معايا آه. مفروض معايا عندنا تانية لما كوشك تلاقي كلهم كلهم ما سويت <تصفيق> نعم، ما, ما في ميلاده وفي عيشه وب وفي ما شاء الله، بس بس مش عادي مش عشان هنا في بضعة حبة موجود ويبقى فيه ما احنا هو في ولا... لا ناس صوت. صوت. ليه؟ ما تقولش عندنا كشك ما دي العين زي مثلا موزين. معاناً التعافيل اللي هو بني شوية كان لها مين يعطي الانت دوت او موفين اسمه ايه صح الاسم ناركان؟ من هو الاسم جاي. ناركان معاناً نقدر اللي هو ايه نالوكسون؟ كده اللي احد حدا بقت هو في الاول اجمل حاجة فعله هو الديد دينا في امريكا عشان قدر عشان في جميل قوي. في البيتوري معا ده كتر وتبدأ ده في خلي دور بارت اوف ذا بودي اللي انا مش حاسه بيه خالص يعني كونتراكشن شغاله مش حاسه البيبي ناس مش حاسه مش حاسه اعضائي زبطه مش حاسه جدا بس هو عيبه بس الناس مش كويسه في هما ده وجه اجانب على فكره العكس تماما اللي جنبه هيحكش الدنيا خالص في الدليفري يعني كان اجاد الكولون انا بقولك لا بصوا انت حاسس بتشعر باحساس الولاده اوض با. لان هما قاريين على فكره ان الدليفري ده الاحساس ده ده كان ده بيخلي البودي فبيت ام والطفل عارفين اي جه سحب كده على انت بتحس ده كان كده تتعب كده ولا مقلق كده ده في بولدنج رهيب جدا بين البيت والام عارف ده كده هو ايه بتاع الام معدس قوي بينها بتاع كده ها لا، يبي جور شوي. دوت يعني مش طويلة، يبي ممكن طوله، يبقى فيه كاني ممكن تحك كل شوي. السبينا لا سريع شوي. السبينا ليس بينا الكوت. يبي جوره، اللي مختلفة شوي. نعم؟ سرير بس دوت ممكن ييجوره. السبينا موجودة معايا معي نقداً؟ يبعدين أول حاجة سبز، ثاني حاجة أنالجسيا، ترى الحجج دي هو Artificial Rock Chop Break. على اسم اللي عندك. في عمل كده في دقيقتين في رشط اول في دقيقتين اي طريقه انا بذكر بدخل صباعي ده اسمه ارتفيشال رشط بالبريت زي اللي بعمله ده هو حصل خلاص بنعمله ازاي زي ما عندك كده رسمه اخر صباع كده ده ايه ده على راسه كده قرش شويه عايز ده داخل كده عمال ادور على البريتش اعملها يعني افتحها ممكن راس لفوق عمال دايس في جيج والمره دي كتبت المتشده معاها ايه لوب الكود عشان كده حته الصباح دي مش حلوه ده كورد بريلكس مش ايه اللي جبها بقى ده لا. اللي جبها بقى يا عم عشرة سنتي. عوص عوص بقى. اه ده اللي بقى بعد كده فهو هنا عندته هنا بقى ايه, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه في هوك في هوك كده اخر هوك ده فيه سنه مش كويس صح مش باينه اخر هوك ده فيه سنه السنه دي ده هوك ده بيبقى بلاستيك هوك ده بالفاجاينه وحتى بص الهوك ده محي بالصبعين. يعني الهوك ده محي كده عشان الهوك ده فيه سنة صغيرة كده ما تبقاش تعرص في, السنة دي في ودخل ده على لفوا يطلع السنة عند عند الـ عند, الـ عند يعني جاتره هنا كده زي بالظبط كده هنا ايه هنا مثلا اهو ده هنا في اخر السنه هنا قوم حاطط اصبعك كده تمام قوم دخله في البشايه خلاص قوم لا تطلع السن بعد ده السنة حتى اللي هي قلنا اهو قوم دخل سنهك ده قوم ايه شد شاد به عمل كده ايه ماسك معلقه في برنسي شاد كيس زي كيس كده ده كيس بلاستيك عايز اخبط عايز مليان عايز اخبط نعم بدأ فى بداخل اينا عشان البجاينة بيتعوض شوى للسيرفكس بدخل الجوب ده على صوب كده لغاية فى البجاينة وصلنا على التعدد من السيرفكس السيرفكس بيقى واسع شوية خلاص واسع بالداليشن وهم داخل كده وهم داخل كده جول السيرفكس بالجوب وهم لافل جوب وحاولنا اقطع من ايه؟ بالبريد. بس ده اسمه يعني بفتح البينبريد اسمه امنياتي موك بس خلاص؟ يبقى همك؟ نعم ديس هريك ح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 كده بالكده لما احنا نبدا فحصنا المية البيبي في البيبي دوت ساعتها ده كتره دوت كده مثلا اهو راس كده خلاص وادي كده في المنطقه بعدين هنا كده ده بيبقى هنا كده في مية قدام الراس وفي مية ورا المية اللي تحت الهيد فور يعني يعني الامامية. المية الامامية. اما الميه اللي ورا راصل اسمها الباج اوف فاين ووتر سبحان الله عارفين شتيه مذهله يا جماعه بتاعت لما تاخد بحر والنهر مع بعض ما يحسش ان هما على بعض صح لا ده صح قاعد ما مع بعض وجدنا برده الظاهره دي هنا في سوتو رغم ان ده كله فور ووتر وهاي ووتر بالذات ميه واحده وده بيعمله قاعد في اساس واحد اللي مختلف في التكوين عن سبحان الله بجد يا جماعه يعني بفقره دي مختلف تكوينها عن الهيدروت دي اللي بتبقى مليانه بروستاجلاندينز فلما بعد الرش في برينز تنزل الميه في الباجايده وفيها مليانه بروستاجلاندينز تنتج بروستاجلاندينز ودي بتعمل كونتراكشنز قويه جدا عشان كده الارش الرش في برينز يعتبر حاجه بتزود الترايك كونتراكشن يبقى اقل حاجه ليه بعد الرش في برينز اخف لو محمد هكملك السؤال ده هقول لك ده هنا اللي كانت اول حاجه شباب بنهض نعملك شوف في البرينز ليه عشان ابسوربشن بروستاجلاندينز وست تايكو ترشال سي لما الهب تبقى ولي على السيرفس اللي بيحصل الراس لابسه على ايه اللي بيحصل كتير انفلكس كده بيفقدني جدا بالرضاعه الطبيعيه كان رضاعه ذكر من نيب كان بيعمل ستيميوليشن ليفل كان بيطلع نيرف يمين يمين فوق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 <تصفيق> صح لك؟ ولو معنى كده ان رشق من بريد ده هاي جدا في بيزود طبيعيه معانيا ادى كاترة؟ الحنات الثالثة برضو مهمة لو, لو ما من بريد مع الى جدا ايه ممكن يحصل؟ ممكن يحصل ادى حاجة قاتلة لو ادى لو بتحصل مع الامت من بريد ممكن اهماية دي تخش في السيركريشن وكميه الميه كده دي كتيره مع اي بس كده مثلا سيبريشن بتاعت الدسيرتا ودخول ميه دي, دي في الباد بيسز تعمل حاجه قاتله 100% ليه ليه دي اونيوتيك فلويد ايجوليزم معناها بتبدا هي تستنقل فكان مش فاكرها اونيوتيك فلويد ايجوليزم هو دخول الميه دي جوه الباد بيسز اكتشوالي ات نوت ان ايجوليزم ومين دي هاده كاتره اليرج يبقى ريفلكس زي المرض وده افريت لما دخل لها كده ايه نزلت كده ولها كده اللي هو, هو كده يلمس اي ذره في افقد تقفل تقفل تقفل كل قفل البلاط بس كلها نفس المنظر هدا كلها بكاتر مع دخول الباء دي هو السبرشن ده كلها قفلت البلاط <تابع> بس كلها قفلت نعم زي بس حاجة بسيطة جست بس بس بس تمام كده؟ فممكن يخش الماء دي جوه blood vessels لاي blood vessels في النوم كلها افلت افلت افلت افلت كلها افلت الهارت بيدخ هده كلها في اللون. يعمل acute acute core acute heart failure right side heart failure acute core لو انا خفت من core pulmonar عافيني هذا كتره لو امبيش التعاد بكل برجواز بتحصل مصبر ثاني. البلد بس كلها بالاراديشا، بلد بس ديموا يعدي، ديموا يتنور. بعد البلد بس ببلز لا، ديموا البلد بلودة ديموا يوم كل البلد بس البلد فرعات، فرعات، فرعات، فرعات. الانت ما الابن تلمي فرع. يطلع مدرس ماس ذوب بباستي، وده لحصانة قوي. لو انت شخصت w celu ażecie, jeśli pacjent, przeżył, naad you must revise your diagnosis. to jest pierwszy عاربها حالة مهمة كمان جدا كمان دعم رشق من, من ربنا خلقها حالة جميلة جدا اللايكر دا يعرفك ليه فيه يعني مثلا لو الليبر دوروبن حتلاقي المياه لا زي دي بالظبط كده بالظبط زي دي كده بالظبط كلير زي دي كده ميا ميا بجد كلير معاها لكدرة لو فيدي استرس دا كده يعمل ايه يعمل ميكونيوم فيه في اللايكر يبقى بيكون استيدلو ايه اخضر لو ره دي اصفر في بيدي روبن. طب لو اكس دينتل تليه احمر بلاضي طب دي كاترة لو انفكشن تليه ابيض كورا ممايز عارفين اه ابنية مونير خاف او عيدك ما فيش واقول لك فيه تلاقي مفيش معي موكي برد هنا ايه ما فيش لايبور معي دي كات لاقي هنا انهايدرابنس واخدين بردها دي كترة. فهنا الالوان بتاعتنا عادتنا يعمل دي كاترة كلير اخضر يعمل اصفر يعمل احمر يعمل ابيض يعمل ما فيش دي كاترة اسم او ايه هيفت ستريس ان هنا كونتراكشنز عالبي على طول على البلاسنتا خلاص يبقى هنا على اليبي هي وعلى البلاسنتا بيدسكو ودي خطيرة شوية ممكن تعمل في ديد معايا يا اه يعني آه. لسه والله راس مستاكبر يا جماعه هكمل والله اه لايك لايك اه اللي بيسمعه ايه? الامنة. بيسمعه بروسة جلالدت. ايه? طبعا. طبيعا. معايش يا باب? اوكي يا خلي بقى السؤال بقى إنت <تصفيق> بنعمل رشوف يا وقت ما تخش عينه بس بشرط تاني بال. ايه في الدخل ع تمام؟ او دخل يعني الكشك يعني, يعني دخل في ستيج. بس ترىك دواء ده آفة شوية مشان فتحه، مش عارف بداخل دواء من من ببريت مش مشكلة أخره شوي. فعش بالكادر دكاترة بعدين من ببريت أنت. لما تخش العيادة ولا تبقى ببريت accessible يبقى عاد في لما تخش عيادة وأكثر من ببريت if not accessible خلاص مش مشكلة استنى شوي. إذا دكاترة خلي بقى ترانش ببريت أنت لما تخش العيادة and membranes are accessible once accessible أهمي ده لو انا اديت دي ايه بعد اوكستوس بي 4 برانش اوف بريت هقتل عيادتي هعملها اديت لما تبقى انت عايز نوت عيانه اديها ايه اوكستوس بي 4 طب لا صح ما مع طب <تصفيق> بعد بعد ادي بعد ساعه او بعده طب يا بعد ساعه بعد رشف برينز ايه الهدف <تصفيق> مبروش انها صح الداخلي لما من بره ومن جوه ممكن تحصل مشكلة كبيرة اسمها uterine hyper ده prostaglandin طالع من المبرينس اكستوس طالع من بره وانت بتدي من بره كمين عدت من ايه؟ من اللي هو من بتطلع تلعينا نفسها واكستوس من بره كده كتير قوي كده كتير prostaglandin واكستوس كده كتير قوي من بره شوية ساعة لو انت وبعد الساعة ايه adequate contractions adequate انا عن على نفسي بالناس اللي ما بحبتش شيء أوكسوس بحب النتش والدبلر جدا ما بتدخلش بخلي الوقت مش طبيعي جدا, جدا جدا جدا اللي هو اللي يستمر بليش وعلى فكرة مرة صار معانيني بقوله غير أوكسوس هتروح كوش تلاقي حاجة كده خالص عندك لون حنفيات أوكسوس شغالة شغالة شغالة شغالة عاده رجع في برينس أوكسوس عاده مع هذا كتره ده للأسف ده غلط مش صح ده كده بيطلع إيه يعني بيطلع من النتش هو ربنا خالق كل حاجه تبقى بشر رب كل كلها بشر برضه كده عمليه بس طبعا هيرفع بس الصوره الوحشه برضه يعني انا احاول اوصل طريق عايز اوصل مثلا في اي مكان امشي على اي سعيد صح كده ده يترس كده فليه ليه نمشي. نمشي. نمشي. أكيد نمشي على حاجة one hour. لا او لا لا بس انا واحد او بعد درجات في او لا بس دي لسه مش سنتي بس خد بالك 3 سم 8 اوكي يا خلاص يا شباب زهق الكلام يبقى اول حاجه ده تاني يا خش كده في اوضه كده على ايدك ايه ايدك ده حوالي انا اتبعي الناس بها نفسي دورات معانا كده وفيه في عم فيه بوضع فما لو انت في فيه اوه بارة وفيه بارة جاية فما بدأ يحصل بدأ بالناس بقى ايه ارتك شوية بيثارة انفكشن معانا كده وداي هنا برضو لو انت اولت ال الناي بص ورشه في بريز او في شرشه في بريز ولسى اثبت ان المبريز او لو الكونتراكشن تتحول حلوة اديها لو كانت خلص الى خلي لو كانت تتحول الى المشروعات لو كانت تتحول الى المشروعات لو كانت تتحول الى المشروعات لو كانت تتحول الى المشروعات لو كانت طيب الى المشروعات لو كانت تتحول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 مسه بو أمي ولا تبعوا الدنيا حرب كدا ساعات تبع الدنيا حرب كدا والجو حار مسح بو وده اللي لو ما بشرتش هوا ما عارفين وما عارفين قاعدة اسماء اللي بيتو بيروس ده ولا ما بشرشوا إيش حد أي بوك أمي بوك أمي خالص واحد حد اي حاجة بوك خالص من هو تماما؟ كافيين سدروم اللي هو واحد بقى ايه مثلا ايه لو عملية ممكن ساعات ترجع وترجع وكانت ترجعها ميدلسون المنتسس اللي يبدأ عبارة عن إيه؟ عبارة عن Aspiration of gastric contents فبيعمل chemical pneumonitis ده ممكن يموت فعله ممكن بوضل إيه lungs وممكن يموت فعله أو حتى إيه infections بس خلي بقى دكاترة خلي بقى أول حاجة أول حاجة شاب إن, أن دلوقتي الـ tubes tubes بيبقى فيها بلون intra care فدي أفلة أفلة الـ intra فحتى اول مدى اول اول حتى رجعت حتى مش مشكلة بيدوها انتسيت عشان هيلي الاسيت ليه بوض اللم معانا ده كترة وبيدوها اي حاجة تتوقف ترقيح زي البرين برين احجاجات زي كده هو وهم اصلا كيضا حاطين كاف دي امتوا كيضا شوف ممش مشكلة خاطين بس انا عايز اقوله بس ان العيانة ده كترة ناصل بالقص مش بس ممكن يشربوها على ذكره الكليف دويتس مش مهم خاطة تشرب مية عايزة يعني ممكن المية ممكن المية ت عصير كفاح حاجات كذه مش مشكلة على بكرة اللي أثك راح ترقي كمان بيه مش عارفين لا لا لا ده شغل بقى ما على ثلاثة ثلاثة أيام لما في كن كتير غيبي لما لو هو كيف واحد فاهم بعد الناس ده مرة كلام مش مشكلة لو مش قصدي يعني ممنوع الأكل. لا لا ده انا اكلي اتقيل ات ات شويه مو كامل بكش. كليف لوز كليف لوز انت مع كان انفكشن انما كان فلوز مشكله خلاص وده طيب في القعدات بس بتقعدوا ايش كده لو كل ليه ده بتمشى يا جماعه يا سلاش درك بوك خالص كده يا جماعه عايزه عشان تنسى ايه تنسى الولاده بيت القلب والخباثه المشه دي كمان بتلبس بالجرابيتي بتلبس الحته ع السيركس ولما تسدها دي على السيركس توسع السيركس ميكانيكالي وكيف الريفلكسس ايه فرجسود ديفلكس صح لما ترهد لابس ع السيركس يطلع النير فاير اللي شرحناه من شوي. النار فاير طلع خصوصا فيكال كونتراكشن صح عاد ده ده كده خلي بالكم هي بس ما تمشي طالما ده يحدث <تصفيق> لكن لما يعتمد رش membranes او يحصل spontaneous بدهش بتحركش تي. لأن مع الحركة ممكن يخلص the ده يخلص. the ده ممكن يترك كله فما تحركش تي. لما كانت رش ما تحركش طب السؤال بقى السؤال. السؤال ده كتر ازاي؟ نوع النوم اللي هي بتشوفه في الكوتش كده هو نائم مع ضراط ده ده خالص كده. كده. ما وصلح يبقى الايوت يدرس كبير الكبير ده بتاع مين عدد داورته توربينه كيبه فبقال ده بدا البي بتاع توربينه طبعا ضعيف اورته قوي جدا مش مشكله اورته لكن مهم التوربينه كيبه فيقلب بين السترتر والطور بيقلل الكارد اوت بوت بيعمل حاجه اسمها سبايد هايبر ديشن دي بتعمل تايستريات والناس في واحده بالتا بيساب السبايد ديشن سبايد هايبر ديشن بيقلل الكاسيت في فلو دي هبه فيت ستريس وده الشغل بقى اللي لي عارفين هتبقى لو هم بس غيروا وانا العينه لو هم قعدوهم أو حتى خليهه نايمة على الفتلاترور وده أحسن أوضاع القاعدة هو في مال نحسي ليين؟ ديكسترو روتيتل مالي ليين على الشمال يتعادل اليوتر ده أتمل على فكرة أحسن نومه، وده نايمة على جهدك الشمال أو على الجاترة. فده أفضل حاجة يبقى الحركة ده طلبا محتاجش زي ما تنسى على السيربيكس. لكن لما إسرح في مبريز بقى يتحرك عشان بتحرك كتير اللايكر هيختف. ولما اللايكر برشنا على البيني وبجسند. يبقى كونتراكشن عشان كتير. خلاص بينطح مرة. اه ده ده ما في حبه لسه هايت باك هايت باك بس موجوده تمام بعيت الباك فور واتر لكن هاند واتر موجوده شاشه بتنسي الكاونتر الكاونتر دولايبر معايا يا شباب اوكي دكاتره طيب السؤال اللي بعد كذا ايه الذدر ادريكتد شول بي ايفاتيو مش ده ان اللازم عامله بيه والريست عامل بيه, بيه والكونتراش عامل ايه دي كلها يا لا خلينا بس لو واحد معاها بلادر يعني زي كده خد الواحد قاعد حس ان واحد اخر قاعد ايه قاعد بلادر وركت جدا هو لما اتسال لو واحد على العيان فديجريت ازاي خلاص مش مستحبة في في بلادر دي الاسطره دي كانت ايه خلاص خليجة. خليجة خليجة هي مع نفسها. برضه حاجه وحشه قوي وده قرن في, في الركتر ده في الركتر كده حطينا الكناش كده بكادره وميه اهو زي على المية تخش في الركتر ده في العائره كده نطريت ملي خلاص ينقبل وينزل يطردش على الدنيا كلها حاجه وحشه قوي ده في في, الـ في, الـ في الـ الـ ده وبيعمل ايه وبيجي قوي على كل يعني برضه خلي بالكوا برضو, برضو بيجي على حبة على البلضه وحته على البيبي فزي ما بتقول حته ممكن يعمل حتى لو على البرنية ده اللي هو في كده اللي هو الت الناس لازم الركتور ايه عليه ممكن برضو يعمل برنيا الانفكشن. الانفكشن. يا جماعة مش هو خش مع نفسها خش قايده حول الخط مع نفسها خش مع هل يتعرف شعب بعد الدين؟ معاها دكاتره خلاص؟ فأي عالي جدرين ايدي؟ طب سؤال دكاترة ليه برضه بخاطر ده وربشرة حاجة حيلة ليه؟ خالح هل في البتلس وعندنا في بيبن هدر وعندنا ده المليارة وعندنا ده في سبيس سبيس؟ طب ايه ده المليارة وممكن نعمل ممكن يكار صح؟ ممكن يربشرة ممكن يعورها طب مين يفتقد كمان غير وغير صح؟ وغيره اللي هو الصد اللي هو اللي هو اللي عملت ما بيلخبه للدنيا فيه بدك اللي لازمع الـ evacuation للبدأ الـ beta عشان في ايه؟ عشان فيه reflex، هل كان reflex ده مهم ما هو reflex ان لما تقول ده ده لده فور يعمل فور brain stabilization فالـ brain run عليك الـ ويعمل ويعمل ويـ دي يعني إي نيرشيا يعني وي يـ try contractions contractions دي تفور إي نيرشيا عشان إي Sign inertia decrease inertia يعني inertia يعني weak contractions będzie بعد silny معا ده السؤال الواحد خلي بالكوا في الازهر كل سنه البورتو مش واحد في شخص ده بقى ده بيحبه جدا كيسز على الله بقى بقى. لك كيس تحطها باسم الاربع نجوم ده لك كمان استهيه كده ايوه اه في حلقة بيت كده في الفيزيوكي افصلكم عليها نعم اخلكم عليها هي ليلا تمكسبت الي فيت اقولوكم عليها ساعة ده بالنين موضل لمصر نعم لا مش موضل لإسراء اخلت جميل اخلت ها جميل اه اه هجبالكم علي بالكم اشبوها اه اه اطلعه الساعة الصيد الساعة ها هجبالكم علي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 ما انت كده بص على بتاع البارتو جراف بقى يعني ايه انت بارتو جراف بارتو يعني بار بريشر ذات وازان يعني الجرافيك ريبريزنتيشن عن جرافيك ريبريزنتيشن از ذا بروسس اوف يعني دي بالقوله اللي كتبهم رسمه في بص على الدكتور رسمه قدامك بص كده اللي هو قدامك كده عندك البارتو دي ولا البارتو بس دي بارتو جراف على كده دي بريتاني عشان هنا دي دي كلام المعلم لإن هادين برضو جد بس شو يعني كان في طالب كان خلاص؟ بس الناس دون فحص كده. ده ده عادي كده عادي قيصري طب ازاي انت وتقيصري ودي بوجن دريفر خبره بقى ف ف اوله بس خبر. وده على فكرة مش شرط صح ف ف كده فراح ايه والله وادك عندي. ده فقال لي دوت عادي دوت حصل امبارح معايا قول لي قال لي جاي كبير كده في عياده في اكتوبر تمام 15 اكتوبر فعدوه عادي جدا فالنايت دخلها عادي وهو خش عادي ومش يديه خصوصه فاشارد الدكتور كبير ده فبيفحص كده بعدين يا جماعه انت قيصريه ازاي الدكتور بجاين ازاي انا اتفهد صعب كده يعني يعني كمان اعرف ازاي انا افحص العيانه دي افحص العيانه اقول لك قيصري احضر لك بجاين دربي هو راجل خايف يكون هرف على عادي مش عارف ده هو كذا, كذا. معتقد تر وهو عامل جاي بارقيصري كده كده كده ده انا هب تصوبت يخش لحد العيد طوله والله العب القيصرية القيصري كده العادي يتولد عشان كده بيتشولد ايه بص مش عايزكوا يا جماعه فلاولد حريش تبع روز اه والله نمش تبع روز الروز دي جاينا هترفعها هي دول قيصري ايه ما طبيعي بس ممنوع ممنوعه يا جماعه الواحد يوم واحد كده يقولك دي بجاينا يبحثوا عن السبب ده تعليل قصه فلوت سوي ترجع للشغل ان شاء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 <تصفيق> لا مش راح صارت بين يدفل دا اللي بيخش دا البليز في البيت طيب ها اه خش بس بقى وفي دخل ja to zrobię, że będzie. A to że nie To to jest representacja the process of labor. Ma nie, katrin? Informy grają o brakach. na representacja to to jest. Adego, ale akurat mam dokucie, ale tak. Maasia. Maasia, to jest tak. Naasia, to jest tak. Naasia, to jest tak. دي, دي جت عبارة عن دي هي ايه جرامت النيتش في فلسفه ريبر يعني كل الدريبل كلها ماشي صح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 لا لا يا جماعه استنى او باعد بقى انا عامله دي بصوا بقى اللي عندنا يا جماعه ماشي طب ايه اللي في دي عندك هنا في فيكر كونجونر وماتيريال كونجونر معايا يا كاترين فيه كل حاجه في العينه يعني عندك ايه اهو وع ده ده ده ده هنا دهكره الباره والجراف ده كام صح فكان هنا لاحظ كده اول مربع اول في عندك ايه عندك الفيتو هارت يا مش شايفينه مكتوب لك الفيتو هارت بص على كده من 100 ل 180 اشمعنى دهكر ان هي 180 ال 1260 دولار خل بقى يا جماعه ان ان الله باذن الله الحد الجاي حصه قويه جدا اللي هي حتى اي حد يحضر حتى الناس برضه يعني اللي ده بقيت بس رسالة الناس اللي اسمها حتى ستات البروش بيتوش سمع صعب لان ده عباره عن فيز عباره عن حاجات زي كده بل بزيب الـ بزيب الـ مش فيه. يعني سمع حس؟ بعد كده اكتب في كل سوري ال ال في دورتين في جدا ده. وده حلو قوي إسن اللي كله يوم الحد اللي خوية شو. كله ده كل الساعه كده تمام فخلي بقى ناس في الفيديو نورمال بصر. ده, ده نورمال الـ mild bradycardia من 120 ده mild bradycardia ويقول mild tachycardia من 160-180 يعني 120 mild brady 160-180 mild tachy ودي معناها ده كانت رأي mild brady و معناها mild distress لكن أقل من 100 أكثر من 180 ده severe distress يعني ممكن أن نجأ إلى cesanian section عشانيا عادت اللي ده هو المربعات بس 100 180 بس مش أقل بعد كده من كده كده ستريس اكتر من كده كده ستريس معايا يا دكتوره البرم اللي بعده بقى ده بقى فيه شغل بقى ده مربع الشغل بقى. ده مربع جرام, جرام في من زمان قوي. يعني عمل رسم فريدمان فريدمان ده أو فريد, فريد ده او فريدمان ده, ده كان شغال في مستشفى في ساو فرانسيسكو مع مين؟ مع راجل راجل بجد كان رمز الرجولة في افريكا كان حتى من كتب هو راجل سرموه ماننجة يعني رجولة ماننجة ده اللي عمل تيست بو ايه اسمه ايه؟ اسمه بايوفيزكا بروفايل هنالك بتقول بيه احلى تيستة والناس داخل اول راون اول انتحاد ده؟ هنالك بتسعروا فيه البيوفيزكا بروفايل ده؟ ده الانستيجيش هكتقول بيه احلى تيست بروفايل معي على كاترة وكانوا يمتلك كمان اصدقاء تالي او رئيس اسمتاكين في سان فرانسيسكو في المستشفى بكي برضو كانوا بطفق اصدقاء كان فريدنا واماني وصدقته بالتالتة على كاترة وكان سنة كان سنة وهو دا واحد ومال سنة على فكرة سنة في امريكا تعمل داها بريد اسمها هذه الفينيه شو ما بيقدروها جدا اسمها درجيني. درجيني جبنت جابت دي كانت آآ فشت شجبية جدا. اللي هو ايه بعد؟ اللي هو أبقار سكول. اسمها رجينيا أبقار. معايها لكاترة؟ تعم؟ جي بعد كده واشي بعد كده لكاترة بعد فريزمان ده راح جيبها لكيه شبه واحد اسمه فيربوت. فيربوت ده الامريكاني برض. راح عامل بعد كده لكاترة تعم؟ الفارتوكامتش هي فيت الوقت تبقى. ده بقى, بقى الفارتوكامت ده اللي اسم التعنيم بتاع فيربوت. تعم؟ بيفكرني كويسني قوي في قد واضح ان هو ده كان ممتاز قوي باشارات المرور ليه قلت ليه كده ليه بعد كده بص بقى ليه بقى لان لك خطوط بالظبط زي اشارات المرور لما تلاقي كده, بص كده, كده؟ بص أول حاجة عندك اشار كده يا جادره بص معانا اول عندك اشاره خضراء يا ريشه يعني دي اعتبرك يعني امتى ما انت عايز ده بقى الاشاره يعني دي ايار يعني خلي بالك ان ممكن تيجي احمر في اي وقت فانا بقى فيه اصفر بتخلي بالك عيطه فجاله على, على الاشاره وتبقى ماشي عادي عشان ممكن تيجي احمر و ريت يعني ستوب يعني اوف خلاص كده معاك خلي بالك طريقه طريق يمشي فعندنا ده جاي شوط البوت ده في يا جماعه يبقى دي يبقى اصفر وبعد الاصفر يبقى فيه. يبقى احمر بعد كده نفس عندكم ده عندكم طب حضرتك المصري بقى البارت بتاعنا عشان ده بص في باول بيت هات بقى اللي عندك كده مرسوم كده ليه ده دي عندك 3 بيت ده كاتر صح كده بتركب على ثري 3 ثري 3 معايا شباب صح صح ده كده هناك ورجع كده كده خط ورا كده بص بقى عندك الارقام عندك كالاتي 0 واحد، اثنين، ثلاثة، اللي جايكو اخلنا كاكو عشر معانا اتا كترك؟ ده عبارة عن, مين؟ عبارة عن ساعات ساعات يعني كده؟ بيبدأ من اول 3 سنتيمتر يعني ما لناش ده كده عندنا انا من اول إيه؟ من اول يعني في خط كده مرسوم كده تقيل شوية. صح؟ بنقوله الدفتر ده بتاع الحته دي كلها مش موجوده عندنا مش موجوده في البرتغال المصري ايه بقى القصه بقى احنا عندنا بنخش عينه على او خش هتخش 3 سنتيمتر اي 3 اي ده ايه بص يا كان كان او كان كان 1.2 بالاول ده اول سيدي بريدجراف قال فان مالتيبلوس عادي ده في فقال لك بص قال لك بل حتى حتى بمشي ب 1 سم ب في الساعة وبعدين بص بقى يا شباب لما هنا عندكم أول خط ده اللي هو من عند 3 سم بعد هتلاقي في خط ماشي كده اهو في الساعة ادي مش سم دي يا جماعه سم السرعه سم سم حتى لو ياخد القطر في مربعات ده بيوصل إلى 10 سم أولا فش عيان معي نتفح حين دلوقتي ومن ألسل كده معي هدى أول خط أول خط ده بسميء الخط اللغضة لديه بساعة دي مش عالين لوقت أستيبت 1 سامتي في الساعة إلدي مش عالين وبعدين؟ بعد ساعتين ومربعين بعد مربعين. بعد ساعتين بعد المربعين معي رسم خط تاني صحروا بالصحر خط أصفر عندكم شايفين يا جماعة مش شايفينه؟ وبعد ساعتين دهان حتى بعد المربعين في خط تاني مشتوك ده اسمه الخط الأحمر ود على الخط الاخضر معايا يا شباب ايه اللي بيحصل بقى الخط اللي كانت عليه دي كانت في الساعه يعني مثلا هنا بعد ساعه بعد ساعه بقت بعد ساعه بقت 6 الخط او حتى اشمال الخط يعني اسفع شوي. بعد ساعه بعد ساعه بقت بعد ساعة بعد خلاص فول ده كده ديه دي كده ماشيه خط كده اخضر زي طيب راح دخلت ايه ايه وبعدين بعد ثابت 4 وبعدين بعد ثابت 4 سم وبعدين ساعة صوت بقى كم في كم ساعة دي ساعتين كده دي ساعتين يا شباب خبط خط الخط الاصفر ده بس سلك الارت واي يعني في هو اول ما كده راح الخط الاصفر نروح بستر بقى جماعة تبص المشكله فين في الباسجر كبير شويه مال, مال يطلع في البيبس يا مشكلة في الباور لو ينفع مشكلة صلحها اصلح ما ينفعش تقيسها يعني مثلا يحلني ينفع تصلحها ازاي خالص الكودراك شو ضعيف كبير دي عاقه قيصر ايه دي بارت برامج كبير جدا يعرفك ان في مشكله اي علاج فيها فرصه تراي ذا ليبر ولو مشت على الخط الاخضر كببت دريفر لو وقفت شوف بري اسس يعني بيه خليه هنا في مشكله طيب ما رح بعد ساعة خمس بعد 6 سم بعد 7 7 بعد بعد بعد هذا في جدا هو عمل إنه في مشكلة وإطلاح مشكلة والعليوين الحمد للده رب أعلم طيب نجيب على كهن العليا كهنين اتأخلت بارتو التالي اتأخلت اتأخل. وبعدين اه كنت مش كبير البيبي ما مش فيه طيب خلينا نمشي شو بقيت بعد ساعة بعد ساعة كده ما ينفعش يا جماعة. كده في خط خط اللحمه. يعني stop taking action يعني do a cesarean section حتى لو انت مش عارف ايه سر ممكن ما توصلش الى داينوز الا اخرني كده اربع ساعات مش عارفين. ولكننا عمنا قيصرية and cut short any communication معايا. حتى شوف احنا ما شوفي حتى مش عارفين ايه القصة انت من الازر معنداش الخبرة الكافية انت هنا مشكلة. ما في مشكلة. معنش تبحث كوي سعفة دي ومسيطة بوستيليم. او بدك بين شويه على الدبلس او بدك تبي على الطبيعة شوي ولكنك وصلت لهذا هذا خلاص إنت وصلت غيتي نعيم كتعيستها قيصرية ما قيصرية وعملنا وما خرجش بأربع ساعات بس ده مع هذا كتره مع مع عايز تنهش ثاني يوم كامل خبرنا قيصرية يقول يوم معناه قيصرية اربع ساعات بس دليل إيكو سدرين سكس. بعدين بعد ساعتين اكتشفت اللي فيه مش شوف ساعتين الموضوع ساعتين ده يعني يعني حاجة بسيطة جدا شفت اللي مشكله مشكلة وحاولت تصلحها من في حاجه بس بدت شوي بعد اربع ساعات في الاكشن اكشن لاين وعملت في قيسرية وعملت ان انا قطعت بسرعة جدا اللي هي القصة اللي هي حددتها في منتاج سهولة وفي منتاج سرعة صح حتى ده مش لن تتمكن من ان مثلا من خبره لانه يجب ان تكون مثلا لن تكون مثلا لن تكون مثلا لن تكون مثلا لن تكون مثلا لن تكون مثلا لن تكون مثلا ما خلاص خبأت خاصي الألبرت لما جبتها في الألبرت لاين أبقي. معها بقى؟ دخلت الألبرت لو خبط الألبرت لاين بريأسس. خبط الأشش لاين. أتينا طايل دوارة سينات سكشن. Representation the process of labor. مع يا دكاتره في هنا كده كومبوننت ده كومبوننت ده ايه كده كومبوننت كده واصل بيت كده يبقى دي حته تانية بس ايه اللي عارفة انا الشيء مش دي بقتي. بس السنة الجاية لما تخش الكش وتلاقيها عارف تبقى انت عارفها واحشى فكره يا دكاتره انتوا بقى الفكره ده ليه بعد كده الدنيا يعني مثل ويا اللي هنا وشوق اللي بعد كده يعني هو كل منه عن خاطر المكتر يعني بعد كده ده ما بقاش فيه قد بصرا في خلاص بصرا واحد اتنين تلاتة اربعة تابس ست سبعة تمانية تسعة خلاص عند ده أحط علامة زيو. ودي معناها زيرو وكل مطع فوق يعني معنى فول إسكال سباير وكانت يديد خيالت بإسكال ده وهنا البريل وهنا البالبا فكهذا كثرة كان فيه خمس سنتيمتر فول إسكال سباير كان مينس 1 2 3 4 5 كانت مين الستيشن وكانت تحت هنا 1 و+2 و+3 و+4 و+5 فاستغلال يهودي في الفارتو جريب معاشا هقوم راسم على نفس البوتو جرام كمان الديسنت اوف بيت فهرسم عند الاضاقه ال5 خلاص وبقوله بطلع فوق بالماينس كل ما تحت بالبلس وبعدين كل ما تاخد العينه هقصد نتيجه 3 سم وبالمرة ده كده قلنا عامل الاستيشن ولابس الاستيشن كام ماينس مثلا 3 كده على عكسها بنزل لتحت عارف دي معناها الراس ماينس سري المفروض ده قد رأيدي الستيشن تعمل ازاي؟ تنزل صح؟ فايف عشر سنتيمتر بس بس هو ده اللي فينا ستيشن بقول كده بلس فايف خلاص؟ وانا بقى انا بس كل مرة كل ساعة بمراسل ليه السباق والستيشن كل ساعة الكممنت على السباق الدالاتيشن والستيشن يستشعر بتنزل بس بتنزل كل شويه كده من 3 ده و-2 ده و-1 ده بأزيرو plus 1 plus 3 plus 5 وهكذا فبدأ ده لا تشعر الكشعة كل شوية يطلع إلى 10 سنتيمتر بس دي عشان لما تقل يستنق جاية إن شاء الله كده لا تربح وده لا تشعر ده ما ولا ده بيانت لتحت لي عشان يزل الـ 5 وده يطلع لفوق عشان 10 بس كده هل ي يا منزل رست بس بركابة دكانت على الصفحة بس فردنا لفوق. فوق يا جماعه فريدمان, فوق ده فريدمان ده فريدمان ده فريجمنت ده معمول كده ايه فردنا السيربايدوجرام يعني <تصفيق> ده حت اس شوفيه عامل اسم اس ازاي اللي عامل حرف اس كده ده يبقى اسمه سيجما كيرد. ده اسمه او سيجما كيرد. يعني كده اللي ده ده كده حرف اس. اسمه سيجما كيرد. خلاص تعالى بص بقى على السر. ال لو ماشي ماشي هو السنت اوف زات السنت السنت اللي ده ماشي ده كده كده الى حد ما لكن الماكسيمال السيرت بيحصل فيز ماشي كده مكيندر كده اسمعوا الكرب الكيرف اللي حرف اسم بالاحصاء اسمه سوبمايت والكيرف اللي هو بالمنظر ده اللي هو مقطع كده ومقطع كده مقطعين اسمه بالاحصاء اسمه بولك يعني بولك يعني زائد المقطع، يعني مقطعين فاسمه Hyperbolic اسمه هايبر ده اللي هو بيمثل اتس ستوب زي ما تشير يقول لي برده هتدي السنت في باترن اه دي باترن مع الديسلريشن فيس بتاع السيرفايت ديوريشن خلاص يعني ترك عمليه يوسع بس تنزلش مره واحده من اخر سيرته يوسع من الاخر خالص تبقى التنزله جامده بس ده اسمه هايبر يعني يعني زائد المقطع ده احسب المقطع ايه اسمه هايبر بول معايا ده بس هتاي بعد كده عندك كمان في اللي هو برتو جريدع برتو مره ثانيه البرتو يا شباب في تراي كونتراكشنز ظهر على الصفحه من ل ليه, ليه يا جماعه لأن هو احنا عندنا في نورمالي بيبتدا الخمسة. كونتراكشنز اللي يروحوا بصها شايف. حاليا كنتركشن معنوها مربعات كده. عندنا في الكوش مربعات كده. خلاص? من واحد دلات خمس. تسا مربعات. مربعات كده. بنعمل ايه بنقول بقى لو هي كده. انا اعملت دايس كده. أعمل كده. كده بيجي ايه? ده بيجي 4 اعمل ايه؟ اعمل كده لو بيجي 4 contractions اعمل كده كده بيجي لها 4 contractions لو بيجي لها 5 contractions اعمل كده والساعة دي بيجي لها 5 contractions وتلاقيك كده في عندنا عاملين مربعات مربعات كده لك فاضي. لو الديوريشن من 20 سنة ونقاطه نقاطه كده لو الديوريشن من 20-40 سنة يعني عند باتة انا على كده ده ده فاضية. العمل بس ايه كده? مربع كده. مظل ما ما زلتش سايق وفاضي. ودي بيجي ثري كونتراكشنز والديوريشن كل كونتراكشن من عشرين ثانية. قد كده. ده معناه ايه? بيجي لها في العشر دقيق وكل كونتراكشنز بدوع من عشرين ده, 40 أنا ده خالص كده. ضليلته خالص كده ده كترة. ده معناه بيه لا خمسة خمسة خمسة وكل كنتراش بها ضغطة 40 ثانية يبقى كده 40 ثانية ده <تصفيق> كله ماشي مع بعض صح كله ماشي مع بعض <تصفيق> عشان هنا يعني ايه ده على كومنت على كونتراشن اكتب منح ديكو يعني فيتها حضرتك معايا دكاتره اسكبال على الضغط كمان اللي هو ده ده لا صح؟ كل ده في الساعات ماشي مع بعض الفيتال داتا نبض على كل حاجة يا ده كومنت على كل حاجه معايا قلت بقى ده الفريكوينسي اوف Frequency of Frequency of يعني ده أنا بعمل examination كلها دي قلت معي الـ بقى كل حدا في الـ Partogram بتعمل كل ساعه كل حدا في الـ Partogram بتعمل كل ساعه كل الـ Parameters زي معاها زي Drugs زي الـ كل الـ كلها كل ساعه ما عدا ما عدا حكتين الـ Featal كل نص ساعة يبقى كل الـ Parameters of birth to birth بنبص عليها كل ساعة مع هذا الـ Featal كل نص ساعة Featal Heart كل نص ساعة مع هذا كترة و أي حاجة بالـ p يبقى كل ساعته البي بي كل مرة دي مرة تانية. البارتوجرام، الـComment على الـPortogram كل حاجه فيه بارتوجرام كل ساعة خبص؟ مع هارت ريف كل نص ساعة يا شباب. على الـPB Examination أي حاجة زي زي دلوقتي كل ساعتين دلوقتي على كل ساعة. أي حاجة بي كل ساعة بس طيب نعم تتكلم السطر ده يا دكاتره ده على ميرج انتات السجت ستيج اوف ديجر بس شويه كده ما في في في عشان في ثانيه في مكان يمشي طيب سؤال سؤالك اكثر طيب اولا ازاي بنعرف السجن ستيج اوف بيبل نعرف بس اول حاجه انا بقدر بالفول سيرفايكال داتيش معانا بقدر حاجه الثانيه انا عليها بتاع عدد العينه الانبولاتري بيرين دا هتحسب معانا تقول ان الرص وهي نازله بتضغط على الرص زي ما ضغط على معقول السنان, السنان كده زي ما يكون ايه حدت على السنان كده كده فالرده بداخل معقول السنان فالعاني عبدالة ايه بقيت الابينين باهم احساس عايز تخش حمان لا انا الحال عايز تخش مش قادرة دكتور تعبانة جدا دكتر حعمل تقريتها على نفس الحرامة عايز تخش حمان فايج واحد الطائب ما ما والتجاره كان يا عشش حبيبتي بعد بكره وكان ده قاصمكم يتفضلي كل الحمام فهيلقي بقى شكرا لك كده بكره صوت عايل لطيف كده عمال يعلى جنب الشطافه وهيبقى عليه ان هو يولد البيب من الحمام بيطولط من العياله ويبقى اسمه طرد الريع بقى بطر بطر دي, دي خلي بالك معنا معنا معناها بقى عندها انفرد بينج داون عارفه الش الحمام ولكن about to deliver فما ادراش دي غلطه باهي معايا مشكلة بقى كده بقى في بقت ايه بس بقى زعله طبعا من الطلب بقى كده اه مشكلة بقى حاجه بقى مسخره ولا ما, ما, ما حد يخش اي طولة في البرداشه اه حتى بيت بقى, بقى, بقى ما يوصلش يعني القصه قصه مطارزه معايا ده كذب فيخلي بالك هناك الاي بروسس حصل ولا لسه حصلش ده لسه حصل بقى, بقى, بقى, بقى ومعندناش عشان في البيت يعني ممكن تجيلك علانه اول ما تجيلك فودا ليت مش مش عيني عين مثلا ايه ده في الكروميز في الحمام وحديثا في التيك توك تعالى كده اشغال كده عين كده معاها ده احدث وسيله انتقاله في اي مكان ده كده فعشان كده خلي إن انا جاي لك خلاص كده طويلة فويلة فويلة فويلة ليت بيشوف شو اللي فول سباجد ثلاثة أشهر، صلاة فول الحاجة دي عن دايمين بين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كده. طب اول حاجة نجمع عن الأسلوب نودل بعد ال ال first stage، الأسبسز إيران نجمع الدنيا. السؤال اللي في الدور second stage بقى، التاني. هذا كي أول كده بري ليبر روم ده مع ذا رك الترمينات معانا تاعها ذا رك ما بعد كده بقى على ايه؟ على روم الولاده بقى خلاص يبقى دي موجوده في في الدليفير روم صح الحاجه يا شباب في باي ما دي مش يا جماعه طيب انا ما ما ده يصدر ممسش نعم اللي انت كنت فيرست ستيج هنا فيرست ستيج بتدرس سيرف دلوقتي هكتب خلاص فالثاني مسرح عامل ايما كده كتر عاني كده خلاص ده ورسي ايه ده فهي موجوده في التدريسي السجل سيف تاني وكان دكاتره اول يا شباب نكمل على الاسبس نكمل على الانجيسيا معانا دكاتره ممكن ديه مالشنا انجيسيا عشان ايه او يعني او ممكن حتى بقى. يعني حتى انا شيء ممكن دي انا جمال بيلندل دير فضلط وخش عاليسك الاسمائل جمال بيلندل النابل اقول ما احكي ايه؟ انا ان انا يعني مش محتاجة دي كلها بس يا عم افساد وانا الجسم بس كده خلاص؟ من حصل خلاص؟ طب تاكل هذين في ليه؟ نصد برقص ده ديبان انا نصد برقص ديبان المقرد اي وقت فمحبكش يعني هي كلها قصه بلا دي نص ساعة في, في المنطي بارا وخيصي قدها مرعب نص ساعة ساعة في المنطي بارا ساعة ساعتين في الـ باي قصة مش, مش مستحملة يعني طيب. نايمة فيه؟ نايمة فيه دريبرو. نايمة ازاي؟ ده يصد ممكن من ولا حاجة مليانة على حاجة ممكن هذه خلاص انا اول قوي <تصفيق> معايا يا شباب اوكي يبقى خلي بالك انا باني اسس معايا انالستس قصدي بروس البلاز في البليس بتليبرو في دي ريستري اسشن معايا تجربه بص بقى تخيل كده احنا في الليبرو دلوقتي الليبرو معايا شباب دي ايه في عندنا خمس اشخاص موجودين في الليبر مين خمس الاشخاص بعد كده اول حاجه العيال صح تاني تاني شخص انت الدكتور بجواجر عيه معايا يا شخ... شخص أباكاترا هو الاسسيستانت داعك مساعد دكتور مع مساعد داعك مهمة كل حيث يوجد مساعد ورابع شخص أباكاترا دا ده الحاجة بيبنى في الكشف بقى دولتك مسيح ضريف والد زي روس ايطاليان دولتك عالدتين داعه ايه داعك الدوم ايه؟ الحكيمة فلان عندك اللي في الحكيمة معايا؟ عندنا حديدة دا توليسة معاها بس دي جادرة ايه هتدوس ميطة في النساء دي ففي الحكيمة كمان ايه الحكيمه موجودة وده ايه واحد اماني كده روب بارين وفرق بالين وده صاريخ وممبو يعني واحد اماني كده اماني جا اماني جا ايامي اتفت يامنا بقى شربنا هاي أو اوعد بس هتواليك العيانة مينة بطول طب هو في عندنا خواص أشخاص. هو الطبيب والدكتور مع والمساعد والحكيمة والدكتور اطفال. مع طيب العين ما وداب روس خلي خلي العين ما ليها بقول لها بارك. ليه ليه ليه في عندنا هذا كذا روس أي روس ما بقى. بص يا ما إلا مع الكونتراكتس. بس مش حري. أعد على يحس مع نفسه ما حاجة دام سرا، بع ناس ما بيشر، أنا بيجي شو الحديث صراحة وهو الفيديو داوي مع الcontractions and not image or foreign image only. مع دكتور، مع الcontractions. <تصحيح> <Keeping تصحيح> العينه مع the labia ده مع البارد فلو حصل دكتور، حسيت مع Administra <تصحيح> الهيدي تطلع من الضربة يعني تسير بالفالكة معاكزة لو عمل بقوة شوية ممكن تعوير بالفال تعوير التعوير الدام فعشان كده ده ما مع الديدر اوزهد معايا يا يبقى العينة بقول ايه ولا ماما تحزئي مع الكل بس ولا مرصد ايه او او ما خلص يبقى انا اخلي بقى الديدر and not in between نعم قدوه بتعرابي الاسمين جابهي جدا الرابي ده اسمه الريتين الراجل ده فترة يقول شطر جدا جدا جدا, ده ده ده بشترق بشترق جداً, جداً, جداً. والألمان عندهم بيقدار ناس شطرهم فخلوه استاذ هو عنده 27 سنة يعني كم سنة, كم سنة دلوقتي؟ اه يعني شو هو يعني, يعني يعني ثلاثين ثلاثين ثلاثين معاه سبع سنين بصوت مصرعي ومع كيف هو أستاذ الخير بقى بقى عندنا الدنيا مش هزاك هو قاعد تلاتة وخمسين سنة أستاذ يعنى هو بقى ستة عدسة وعشرين سنة خمسين سنة قاعدت جدا ليه عشر شفر جدا عمل روت جامل دي بشه هنا بقى يقول لها كيف؟ روتا بنتين مانتين فلاكشن اصب معكتون من قاعد مانتين كده بقت كراون على بقت التاج يا جماعة بس كده التاج بعد كده خلاص بتبقى هنا في من, من تين فليكشن. تين كراون يعني تين فليشت يعني يعني يعدي من الباور خليك ازاي حركة جميلة قوي. في حركة تحت يا جماعة جميله جدا تمام اللي هي حركة فيه ليه رسمك؟ اللي هي بص يا جماعة انا هنا ضغط على مين? ضغط على ال على ال فوق لكن خلص انا ممكن ال اوكسلوت دي والراست قوم نازل تحت معاورة البلدة. عشان كده عامل تحت سابورت. ساقه في ايديك الاتنين. ايد عاملة اوكسلوت وايد عاملة سابورت ليه قدرنيه. لاحظ كده كده. في إيدي. اللي هو هنا اللي هو بنتين في شايفين يا جماعة؟ ليه دي؟ دي. ما دي لا ايه ده هبي سبورت ايه ده ماسك الاوكس بوت الاوكس على على دكاتره تعيد عامله فليكشن, فليكشن الاوكس زي كده بالظبط يا جماعه كده من فوق انت الاوكس بوت فوق وادي كده ده لأ In between contractions. Dzięki mi, dzięki mi, dzięki mi, dzięki mi, dzięki in between contractions ramach tego kontrakcji, po tym, jak się z tym zgadzam, nie mogę tego zrobić. W ramach tego kontrakcji, po tym, jak się z extension zgadzam, nie mogę to w هذا هو السبب هذا هو عشان هذا يا السبب هذا واحد ما عملش يا السبب هذا ده السبب هذا هو السبب هذا تيل السبب هذا هو السبب يا هو خلاص? هذا هنا السبب مش هو طيب. طيب. طيب. بس بس بس. طيب. هذا هو طب هذا هو بس هذا هو السبب هذا هو السبب هذا هو السبب هذا هو السبب هذا هون تخيينا حركة شبه حركة وكتبت عن ده انت لا ده على شوية انت بس يا جماعة هنعمل ايه ده كده البي بي كده اهو كده بالمنظر ده كده ده هنا كده قوم على ايه على البوكس كده انا عامل كيكشر كده ليه بقى عامل كيكشر ده ليه كده كده بصوا يا جماعة لما عملت كده عملت ايه فلقيت يدي اوفر عمل كده ده لقيت داخله طالعه داتا لا تنط بس الهيت من البايبريت اللي من بالبلطه لما اما اسمها ساعتها قال بس بشرط ان بيترين كونتراكشن دي كونتراكشن دي 18 بعرف انا دماغي بروح جدا. طبعا ازاي بروح جدا. يبقى بصبع كده وبعدين نحط هنا صوت للبرنيان كبه من تعدي من, من البلد وبعدين بقى كده لكاترة هنا اكستنشن كده ده بس الشرط لا مع الجيري داون ولا مع الكونتراكشن عامل بقى ايه طلع عامل اكستنشن كونتراكشن داخل نعم اكستنشن ما فيش حاجه فليكشن خالص فليكشن بس معايا دكاتره الفكره حاضر الفكره التامبر ايه بقى الفت ده اللي فول فليكشن فول فليكشن على ايه باي باي بريتر مع مين بقى الفوت فليكشن طب اوكسيبتور بريك باك كم سم 9.5 طب لما عمل بقى كده بعد كده اكشن دخلت على اللي بعديه ليه مش تبقى ما تزودش الفليكشن هتبقى داخله ندخل ولما تطلع هتخش في اللي بعديه اسم الدبتر اللي اسمه ايه دبتر بعد اسمه اسمه اوبسكيتو فرونت 4 سم هيقطع البر يبقى خلي بالك انت كده تعمل فليكشن فليكشن ده كده بقى تبقى في, في الدبتره الصغيره اللي هو الساب اوكسبيتور برجماتيك وانت بتدي تخش على 10 معي يا دي لكن لو انت عملت رابل اول داخل بصوتو فرانتل حقول داخل داخل داخل الربعات الاسم بصوتو فرانتل وداخل حداشر ونص معي؟ فاريتشل؟ و لو انت رحصة كونتراكشنز اموه خلص كونتراكشن كمل بس محمد كانت طيب عشان حدث ايه just passed, through... Through just passed. <تصفيق> ايه فانا بين بس لو عدت من البريم اسمها engagement. لو عدت من اسمها اللي من من المدخل من معي من اسمها خلاص يا دكاتره طيب يبقى, يبقى انت انا عرفت كده العينة هقول لها ايه بص يا ماما ده بتحسي مع الكونتراكشنز نوت ان بتوين ده بتيت فلكشن تيل تراود دي اللاود ستنشن ايه كونتراكشن المشوار عليها بنعمل ايه بسمع بيت هارد كل خمس دقايق معايا يا طيب اول ما ابص اول ما الاقيها معايا هنعمل ايه هي بتقول ساكشن ساقش من السكرش شو بيقولنا ما نفس بعكاب الخش السكرش على عين على الرضو تقول infections فبيعمل ساقش مع هذا كتره غفر دا من على على الـ الـ غفر بيعمل ايه؟ سكشن. سكشن. طيب قلنا الاخر حاجة هذا دا من الحكيمة لما بيبدأ بينزل؟ ده؟ دا من الحكيمة كده تحط ثلاث صوابع على ايه على الامبرايكس كده على الامبرايكس كور ثلاث صوابع خلاص لو بقى الكور بعد وتقص بين الكلابين وقدير بالكوافهم عايزة تحط كده عليه على كورب كده لو لنا كده بطن أعين بطن البيبي لأ من يتلبق بطن البيبي بقت عاملة كده معها كتره وبالموضل ده كده ثم حطينيك يدري تلصها بقى كده بعد السباح اكتاني كلاب بعد السباح التالت كلاب وتقص ومبين طب السؤال ليه تقص الشركات هلا كاترة مع الابلايز؟ ايه عا تقصت فلاش يعني؟ كومن جدا في الاطفال بيبقى عندهم دخلة داخله في الكول عندهم كونجكترا براكر غدنيا في الوقت الاكت على الابرا وده بيختفي بعد شويه نقص تقوى بيختفي بعد شويه في التواجد هنا الديسترب العين كده صبعين كده ده ما يحصلش وده بيقع بعد ايه بيقع بعد دكاتره 10 ايام اسبوع ده عشان نضيف الكوردة دم بيضف للبيبي 80 ميلي بالدم بالدم 20 ميلي الدم. بيبي تكلوا هذي هو 20 ميلي بيكروا جرام. بيبي ده بعد شوية ما بياخدش حديد ده ما بيعانش واتأنيب كده وها هو المقصود حاجة اسمها المراجع ديزوفنيوبور محتاج الدم ده عشان كان يعملوا مينك غلوكون بيدخل له 20 طب سؤال ما RH أو حالات البوليس كلها زي الدياميتس البوليس هايسينية بغير دمنا اصلا لان البوليس هايسينية عنده اربس ستين اوي فممكن اصدره فرومبوزيس وهيبرتنشن معها ده جادرا فبغير دم بحده الهايبر الحالات اللي هي البوليس كلها تمام كده او لو عنده ادكادرا نيت انترا كريل هايباردش زي فورس الثناء عنيف بينتوز عنيف ما يعملوش الملكة فده هيزود بلات فوليوم ممكن بلا انت كانت معانا يبقى الملكنج في الار اتش الار اتش ممنوع الملكن البوليسا يسيلي زي ممنوع الملكن معانا زي لو فيه هنا احتمال انتروكرين كريان هاموريتش عايزها طويل؟ كور طويل يعني بدل ما يبقى سنتي خليه انش سنتي ام. لو في عندك نيت او احتمال ان نعمله له هنا exchange transfusion زي ار اتش مع از فممكن انا اعمليك كورد يا جماعه ممكن اللي كل حاجه ادريكورد كورد ادريس البريك الثاني ممكن اعمليك كورد كورد اي كورد في املايكال ار تي وبريكن ارت اوف ذا كال ممكن كورد الكورد طيب بعدها بعد نرجع تاني الرسمة تانية التوائز اللي هو إزاي بننزل الشولدر الثالي معاها تبصوا على رسمة إرجع تاني لي ليه للرسمات إزاي بننزل الشولدر الثالي بص يا جماعة بتنزل الشولدر الثالي عندهم تلسمة وظيفة قوي كده طبعا لاجي إيه إننا بقوم مرسك ماسك راسل وبعدين ونزل تحت قوي ما تحت ليه عشان نعمل ديليبر اللي تقدين الشولدر بص على رسماتها عندك كده هزاي عندك هنا في أول حاجة ديليبر وبيزا أدين الشولدر الاكيد الاول انا كنت اخلي بالي عكس مين عكس الاسبونتينس العضله بتنزل بتنزل بالاسهل بالاسهل البوسي شولدر اسهل عشان اوي لكن انا لما ولد اولد برد الاصعب الاول اولد التين شولدر فبنزل تحت قوي اضغط على التي شورت شايفين يا جماعه التي شولدر ها بقى تكه على اولد على فوق قوي طلع مين البوسي شولدر واطلع بالجسم بعد نعم بالنسبه لنا كويس بحب ان واسهل لي برضه بكده اطلع بكده طبعا جيش استشره اه ده في الاسبونتينس استير في الاكتيف التشولوب بعمل ايه اتذكر بصوا عمليت ده بيبقى كده يا دوب بس بس بس من المنظر ده قلنا تحت قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي اطلع الانتييريو قوم طالع كده تحت زي ما بيقول عندك رسمه جميله قوي تحت جدا جدا جدا يناسب مين الايتشول او وكأنه طالع طلع من البوستير بعدك خلاص؟ يبقى انا بقى يعمل تلائبري شولدر زين بوستير شولدر أعطى الفراسة من تحتنيا تلائبري أفزا عتي الشوردر زين زين بوستير الشوردر بارسك معين ما بفيش ده أكثر أنا بقول مش حاجة ما اسمه انا أنا بقول ده خلاص بقى الفات بك بس بقى مع نفسها مع داير مع بيت الوحدة أنا بقى أحنا <تصفيق> لكن الليبر، اه مش لا يعني لا هو يعني، full على أسبت، على anesthesia. El place in the delivery room. El position el e bladder. delivery of the head. Izday. Haha. Och. اه دكتور خلاص هنجرب الدكتور اصرح الشفط الايه هيشفط الايه السكريشن من النودول ده يبقى انا هاتي شوردر واطلع بسيه شوردر انت الاول واطلع حط صبعين هنا كده عداله سنتي من اللي ستك بعد ده دابت جديد خلاص في حاجة مانوفر ممكن تعمل في هذه الفتره اللي اسمه إيبي زيادمي. إيبي زيادمي. ممكن نعمل. يعني يعني بص ودي بعدين خالص بصوا يا جماعه معنى الزيت من ازاي والبداية بتاعه هنا اسس ايه كده اسس البابا كده اسمها ايزاتون ومبداي كده حصس البابا. معناها يا شباب ده اسمها الدنيا ما يا ده درس الواحد خالص في من عايز كلمة خلي من نال. يعني او بنتعمل امتى يعني بص كده قوي كلمة دي يا جماعة كلمة Howen the Berlinian is about is about to to jest لو حسيت بريق كده ريجيد او ايديميتس او فايبر او فايبر مايت بي بريدستروما بريدسيس برسيوتني حاجه بالزبط يبقى الاندرل ايزات بيبدا بروفلاتيك امتى يا شباب لو عامل اي ريستوريتا دريفر معاه دكاتره ان ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... البريميوم ريجيد بريميوم سكورد اي في فايبر يعني معاك او ايديميتس بعد فتره ايه بالظبط اوكي يا دكاتره ها يا خلاص كده طيب كده خلصت اتغطره الماث او سكند ستيتش بقى حته بقى عايز اركز عليها الحته بقى دي نستوى نستوى كدا عارفين. عارفين كدا. عارفين. ده كده عشان ناس توقع لو كده عارفين كده اسمه بالزبط. بس في جزء ده انا الجزء دوت ان شاء الله بتقيس انا بقى عندنا ده كده هتاخد يعني ايه بقى الجزء ده بيخليك تاخد دلازم دلازم دلازم. السؤال دلازم دلازم دلازم دلازم دلازم يعني مش الليك ٨٨ ٢٩ ٣٣٣ ٣٣ سواء أضر صوائع الشمس دي يا جماعه قاتله اللي هو ايه؟ اللي هو abnormal part ده مش موجود في اي حكة عندك جدول جبار جدا في كانا ده بإجاب مع abnormal part غير طبيعيه اللي هو abnormal عشرين سبعه عشرين دكاتره كانت برتو بيت سبعه عشرين سبعه عشرين سبعه عشرين سبعه عشرين سبعه عشرين سبعه عشرين سبعه عشرين سبعه عشرين سبعه عشرين سبعه يا سبعه عشرين سبعه عشرين سبعه ربنا يستر. بره إسرائيل كمان ما مش بس على كتره بره اللي هو ابنو برتغالي بس عنا ده إيش مشه زين لو انتم لو إنت على اللي هو فريدمان كان قال إيه ايه. في عنا إيه ليت وبعدين acceleration so max may stop so معايا معاه دكترة يعني عنا في اللي هو فريدمان قال عندك ليت التفيس وعندنا في active phase وال active يعني أكسلراشن ماكس ما اوكي ايه هو اول حاجه فيه عندنا هنا في احتمال يبقى اول هنا احتمال هو بروونت ليتردفينس احتمال احتمال ان ممكن بيبيدول في الاتفينس ممكن ده اللي يحصل ممكن الاتفينس ويمشيه ضقف ما يكملش صح لا يصدق فول سيرويد ولا سنه ايه اللي يحصل ريست هي انا ما يكملش طب احتمال ماشي ماشي بس ايه بره. يعني في طالب ماشي شغال كويس وشغال كويس وبقى بقى شهر كده شغال حلو حلو بقى يحصل ايه بقى انا مش انا فاكره انا كل بقى مثلا ايه اسمه في اليوم صفحة يرفع ده اسمه على فكرة البوت او اسمه بروتراكشن في بقى تقريبا يعني ايه دكتور اتاكد دكتور في الساعة ده هو السبب الذي يمكن ان يكون هذا هو السبب اللي هو السبب الذي يمكن ان هذا هو السبب الذي في في هو هذا ده ده هذا <مع> هو لك الناس اللي هو دي هو في كل ستيجز يأخذ اقل من ثلاثة وفي موضوع إن شاء الله هنأخذها اسمه بريست لابر بالتفصيل مبين خلاص؟ بل هيك اللي يبقى خلي بالك، إحنا عندنا فينا أربع أربع من بارتو وده بالبارتو اللي هو خلاص؟ <تصفيق> دي دي سريع جدا يبقى هنا بطيعة جدا سريعة جدا هنا وقفت هنا اللي تبت. اللي في ترلونجة ليدا تبتل وصل كبيرة التعفيذ ليدا تفايل في البرائيجرابي ده ممكن بتطول أبدا كان ساعة؟ أبدا 20 ساعة طيب المونتي بارا أبدا كان 14 ساعة معيه بقى البرائيجرابي 14 المونتي بارا 20 آآ البرائيجرابي ده 20 المونتي بارا 14 وإلي ما نبصرتوش عليها في البرائيج شونها بكثرة؟ إيه ما يحصل بقى؟ ممكن داخل عيانا بكثرة؟ مواكع البشت تكون بقى تولد بقى تمام دي عاديه في البرايت تمان ساعات ابد 20 المالتي بقى 4 ابد 14 لكن كده فوجئت قاعده بقى بطولها جدا مش عايز تولد وهي لسه 2 سم 1 -2 عادي ده جت... انا دخلت الاول بحسب عليها كونتراكشن في النايف قال لي عارف دخلت هي لسه بتحصل جدا عليها ترو وحدي له راح تمشي يعني في بعد كده فجيت انا قلت على بقى انت شخص انت عارف شخص ليبر, ليبر بيد على داتو دخلت على في الداتا فيس وممكن اقعد في الداتا فيس ديت يا كده ممكن تطول طويل قوي. يعني ممكن تطول قوي. ليه عشان عملت لكن في المستقبل بين ان يكون في المستقبل يجب في البري يجب ان البري اللي هو ان ان والداتش اكتيفلي واخدين بالكم فدخلها وهي لسه عندها فورست ليبريت ما دخلتش في الترو افتكر الانترو كان دي الفورس ليبريت كانت قاعده ترون وهي لسه بالفورس ليبريت فقعدت طويله معنا جدا فالمش دي بقى مشكلة بقى مشل. بتلاقي عندها اللي طويلة جدا, جدا جدا جدا ايه 4 باي 4 باي 4 باي 4 هو شخصها. شخصها وهي لسه في البري في ليبر فيس معايا دكاتره في العالي غلط اكسيتو استيدي الحته دي فيها دكاتره جنرال كوز يعني أنا ممكن في اسباب ثانيه زي دي اكسيتو استيدي سي بي دي الحته او الجنرال زي دي زي دي زي فكره دكاتره واحده خايفه زي واحد ازاي على دكاتره خايف مره ماش يجي له ايه ده شرطه في غير بخالد راح معرفش القبط يعمل ابسورب بس الفول فول ايه دكاتره لا <أشهار> ذا. ال دي كلها أدب في the broad database. ده حاجة يعني ايه The يعني أنت ماشين ساعة في the bridey، أنت ما بتشوف الوقت. They note that there are causes. The تلك نقطة يا جماعة وعلى حسب الكوز حيكون البروجنوس على حسر الكوز هيكون البروغنوزيس هنا هي دا, دا هو بس فورس العادي بالبروغنوزيس ده حرج هو اكسر ديه اه ديه بجيبها هديها يا في تعمل ايه؟ ده طب وفي بتزود وحكيت 24 وعشرين ساعات، تاخد ملاحظه قال لهم حكيتك 24 وعشرين ساعات الملاحظه ما دستش حد بيتقول يا كذاش تكونت قوي تخش في يا كذاش خالص وراحت خالص ولا 24 يا حد ولد يا كذاش تخف وراحت بس معانا تكتب كده اول نقطة في الامان بارت باي اول حاجة هي to jest pierwszy punkt w Admission admissionu 24-hour. Właśnie. Właśnie, że trzeba do tego, żeby do tego, żeby do tego, żeby do tego, do do the do do do معايا دكاتره اشمعنى الاستد بالترتيب مهم قوي هنا بقى خلي بالك اول واحدة زي ما انا مهم اول دياجنوست والب هنا بقى ترتيب مهم اول واحده اول جزء كاتره هو اوكسيدو بوستيريو ناخد النهارده ان شاء الله ناخد جزء مع معايا دكاتره ثاني اقل كتير قوي السي بي دي ده سبب اقل برضه اللي هو جنرال كوز حاجتين على, حاجتي. على, على صح يبقى مش قادئ ابدا يعني ما اعرفش اكسب حاجتين مطلوب منك انت شايف التواليت ده اللي فيه بوسب انتيريو ما كده ينزل. قالك بص بقى انا ما اعرفش اكسب حاجتين انا بقى لف قريت الاول وبعد كده انت بعد كده ما لفتش انتيريو ما كده ينسى ده ده بدايه اللي هو حصل فيه الريست معايا كده البوست كوماندوز هو ستوبس تيليت ولذلك انت بيولد في 90% من الحالات يلت 90% يعني وادك ان شاء الله سهله بس هي بس جود ولا باد? جود! هنعمل ايها بجدبوش؟ هنعمل حاجة غير مضيقة وضموقعة خالص هقاول عشان تلف العيل بسرعة شوية فهنا العلاج ده هو زيادة زياد الأكسيتوس عشان تلف العيل وباكها تنزلها يبقى هنا الشيء غريب جديد يا دي جاترة الناسة ده هنزود الأكسيتوس عشان بيبدأ يلف بسرعة بزودة الباور اللي تخلى عالي يلف الباور اللي تخلى عالي يلف بزودها شوية بحيث العالي يلف باكها يزل بعد. بالعكس ريتس خلاص كده ريتس اوردر حالاته خصوصا طب ايه ده الاحتمال ايه ده بدل استاذه يا ولد تمشي تكمل بيها ولا الجدايه تولدت طب استو يا ولد مش مش مش مش, مش, تمشي مش سي بي دي اعمل قيصري دي يا جماعه دي لطيفه قوي قوي قوي هتكمل قيصري اه مش سي اللي هي كيفاله بيلفك ديس بروبورشن اللي اسمها سي بي دي ده هو ده درس يا جماعه اللي هو بعد مال برزيشن مال برزيشن ده اول درس ده اسمه اه الحاجة التالتة شباب الحاجة بقى إنت Retraction disorder. złożona. a jest <Licht cœur hip hop%>, ده الطريق ده بيه مرعب انا بقلق منه معاها ده كثرة وبرطه سواء اللي بيوسع بروحه قوي دوت كده ده, ده بيقى واحد شبار ليه؟ الموست كومان كوز هو بي دي يليها فوكسيت بوستيجر يليها شنرال يعني بص يا ده بقى دي ده ده. ده ايه الاول انا ماشي بتعملها ايه؟ كان في واحد جميل ايه دفعتي كنا كن احنا اكبر اثنين في الايه في مجموعه الايه حصل الموقف ده بالظبط كده كنا احنا بقى الحديده واحده فمسين علينا بيننا جابوا واختر على اخشطاي شنو اتكتب شويه وانا كنت اشتغل ما رجعت مع كل عادي فكان عندي عيانه حاسه اريست وانا عديها ده ايه خبره عيانه ده ايه قاعده ايه لي اريست سودا طب انا خايف عشان ما يتسرع حد ولو حصل اتحسنت اتكتب لو ما حسيتش على كده على بس تنزلش قلت انا وقلت طب انا عادي ما ما قلتش قال ماشي بس يعني ماشي بس ماشي براحة دي اسمها دي الكلام ده في كتاب ده كان كده بيتقل كل سنه حاجه ده كده جدا فكانت انا لسه قوي ساعتها ما كنتش معروف قوي ايام من ايام ودخلت اسمها دي. خلي أحسن. حرام. كل شوية. ربنا هو الله بس اسمع بس بسرعه بر... او يعني كنت حسي جدا بروح جدا بروح جدا, بروح جداً غير ما حصل فول ما فورس درد الأكترة بهدل الكفشة وبهدل السرب وبهدل العادي العادي إذا ميت ايه? كان ما ينفعش مع السين دي الفورس ما يوريش عينه تولد فورس مساعد تولد يعني لما يقول على إذا تريد زي فورس بس هي ايه يعني الكونترشش طائفة شوية أسهل فورس لكن سيني ما ينفعش الفورس هي كل اللي يعني ممكن يصاب بشيء تونس سرباي كذا معطل لا هي اللي حصلتها هحصلها الديجينات وده الديد سيرف والباجاجا بقى ساعتها قلت فيها قطب دي بتدمش فاهم وكملت بقى قلت عادي جدا يعني ماشي بالراحه البراكشر خدوا ليه النوب بيستخسر عمليه قيصريه قطب بيدمش حرامها قطه قيصر ده اعملها هو ما الصح ماشي بالراحه قوي ممكن السوشال اكشن لا بس ماشي ممكن يوصلش اكشن لا لكن لن تتمكن من المشكله هناك من المشكله هناك من المشكله هناك من المشكله هناك من المشكله هناك من المشكله هناك من المشكله هناك من المشكله هناك من المشكله هناك من المشكله هناك خلاص? المشكله هناك من المشكله على من المشكله هناك من المشكله هناك من المشكله هناك من المشكله هناك من المشكله من انا الدكتور انا <تصفيق> بس انا حاجة انت يا جماعة انا مشيت حال يعني بصراحة معيش جدا انا مشايف حال تعمل. <تصفيق> طب بس انا اخذ الاراضي. مين عايزة اكمل? لا اترى بزد يا جماعة اخواتها. طب نكمل شوية بس با كده اخترست بقى. على فجأة يا جماعة انا خلصنا الصاب. اللي جاي كله انا شاهد لكم اللي جاي كله كلام فارد. والله أعطي الكلام فيه طب سيد اللي فادل فيه حاجة صعبة طب انتوا تعملين والله العزل الفاضل ده مش هادلكم يعني مش هادل لكم يعني هو حاجة يعني نوس ساعة يعني نوس ساعة ساعة بكتوله يعني. يعني قبل صلاة المادر بكتير ولولا حتى متعبريين والله عاصمها بس هاد شاعة ما هي حتى تعبين يا بيبين ده عبدالله أخبت نار w الدكتور الصوري ده لا يا جماعه يلا انك عم تدعب فيه. ده لا انت بحي. بص هاش بحي. الاختر مالك. صدقتون حتى كمان بيسهل في الشوال ده المهم هي اول حاجة اعملها بعد. مشانه بيحبها وفي خات كمان بيحبها اوي اوي اوي اوي اوي. وعلى فكرة ممكن تفرق معاه في كاملة. كمان في الاورال يعني صعب. ده صعب. ده الواحد الرابع. هتفرق معاك اوي كلمة دي. اللي, اللي بقى يحب يسمع ان في الثرزجف ودي ان ودي في كل كتب فعلا خلاص؟ يعني يعني جدا ان احنا فعلا احنا ممكن فيه ان 20% من توينز يعني إن ممكن بقى انت عيانة على انها سنجل خلاص؟ وديتبقى مش فعشان كده احتحلي دي البوليكس واردان أول ما تقولت العين قراني أفرس جيوت راسكلا وحصل كده لابس كنت في عين تاني كمهم ما هو exclude a يعني مست win يعني بي ماخدش بالي منها هي كنت حمل في ولا ماخدش بالي بس عالسين جيل بس خلاص فأينا exclude a missed سؤال ما هو على الكادرة إيه هو لأجماعة حعمل منجمت في الثرد ستينج هي من الثين عشان اول حاجة اولد البلاسينتا بسرعة فميحصلش post-partum hemorrhage حاجة التانية ويدا complete يعني بسرعة ويقومبليت ليه complete ليه؟ عشان ميحصلش ايه complete ميحصلش <تصفيق> secondary post-partum ويحصل ايه infections <تصفيق> <تصفيق> اول طريقة طريقة الدايت اسمها conservative management conservative misd diet الدايت التي عملية ادكاترة بدون حط ادايتها بطنة عين Hada dał wątki. Być może Science of Milasental Siberia. Etwa Higher, harder, of بعد رسمه ساين رابعه في فاي سبيريشن بدا الدليفري ماما احزائي ايه للبيبي وبعد بعد الحسم لو هي يعني هنا ترانسميشن بس بس بس بس يعني ترانسميشن. معايا مش يعني في صح بعد كده اللي بعدها شفت بقى بص بقى تلاقي الايه الاداه دولت ايه بقى اديه ده عشان كانت بتود العيله في الصدر بس بحاجة صغيرة حتى سمات خلاص يعني خلاص يعني ده كده خلاص البدائي وده خلص معايا ده بكره في دايت ورخصه يعني, رخص يعني تاخد شهادة يبقى تولد لان هنا في بعض الأماكن في مصر عندهم عارف ستداد من البرد الإيه؟ البرد العيال فعقى ده اتعلموا كويس أولا كثرة ان أول كده الدكتور ركز على هذه البوينت ان الداية بتدي او يعني اللي هو البوست بارتل اللي مهمة جدا في بارتل البوست بارتل بعد كده على طول عشان البوست خلي بالكم كده كده او عبارة عن ايه عبارة عن بعد كده تحزن معايا يا شباب ايه بعد كده طريقة دي طريقة الدائر وما حد ايه بقى اشترك بنعمل طريقين اول طريقه منهم كان الامريكاني الأمريكي ستة ألف تسعمية ديت تلاتين واحد تلاتين ستلاتين أربعين واحد اسمه براندد واحد اسمه اندرس كان تلاتين ده براندد ده بيشتغل في الولايات اشتغل في الولايات التعانية خاص يعني واحد شغائف وصحانة نفس المنوفر يعني انا في تورد اختار افكار اشتغل نفس فلبقى بقى رح ايه رح برند قالوه ما نعملت بعد فتره يعني واندوت قالوك اللي عملت نفس كذا كتا كتا فمش عايب مشتوش عالية تعالية برند ولا يتعالى الأجل رح خلو المسط اسمها برندت اندروس ميست طريقة الاتنين دكتورين اتنين امريكاة ايه برندت اندروس مستوى تجامل ايه كان اول مرة او شولدر الشوردر باتين اتين الشوردر او الوضي كبيرتوا ايه, بوات. إيه بوات. وبعدين بص عدد كده في فوقانيه كده بكترة. ده كده بص بيعملوا ايه كده بيقول بايدي كده ان على اليوترس ده ايه فوق معايا ده فوق يعني انا كده ايه يمين للليوترس وده تحتانيه على حاجه اسمها جد يعني ايه شد يعني كنترول يعني انت شد بس يعني انت شد جامد قوي هتقصته جامد قوي وممكن يقدرش عشان كده تقدر برده تكتب برده ال ده و تجد على الكرد و البلاستيكه تقريبا زي البيت بون زي الشراب كاي تقريبا اسمها انفرج يعني خليك مشدود بس بالعافيه اسمها كونترول كورد تراكشن يبقى انت تعمل ايدك اللي تراكشن الكور. يدك شمال بوشنج اليوترس لاحظ كده في اليوترس و ومسك الكور اكيد يحصل ليه هنا سيباريكشن معاها دكاتره اسمها براندد اندروس نسمه البراند اندروس ده جلد تراكشن نمسك الكورت بداية اليمين جنتل كنترول ويداش برضو اللي اللي يدرس اللي فوق. هوش اللي يدرس اللي فوق. اللي فوق. برضو كده فيه منه. ما تراكشن كامتر تراكشن. اللي يدرس اللي فوق. مونسح اللي خلاص؟ عن جنتل كنترول كورت تراكشن. يعني خاصة المنوذة كلها دي كلها دي براند اندروس وعمر عن البيت بوليكس وبوشي راجل بقى فرنساويين ايه يعني بس اخذت كده بس في المانيا في برلين دي كان عام ايه دي ضخمة كده جدا اه رجل ده. اسمه ايه جدا كان نقوله ده كترق غارس ايده بطلع عيانه بص بره راس راسه تحت كده يعني زي كده بيحس كده شال دي كده مثلا فيها موبايل ومضبره كده هو بيحس يحس ده ايده فضاه كده بتبرد بطلع كده خلاص يبقى كده ماسك كده بيحصل ده بيقول عامل سكويز كانت قل ومع داوورد بريشر شايفين الكاسطه تحت مع دي دي دي طبعا مع السكويز بطلع في خش شوك تخوي <تخلق> قوة ده. مع دول دي بريشون يبيع سهل بريلاسس كي ايه طريقة دي صعبة جدا. وقليمة جدا. وحشب عيلا خالص كدهين. عباية كيدة على فكرة كان بيذكر في الطب عمل انجاز احلى بيتبقى ومن هذه بس بسهل فوش دي يا جماعة. سبحان الله. الحاجة الوحشة ليه اتذكرت. والحاجة الحيوة ايه ما دي خالص. ده فينا حاجة اللي هو عملها ايه. كان في برلين ساعتها كان مع دي كاترة ع في ألبرت نايشر، ابتشك في وما غنورين، ليه نايستري، عشان البرت ناي، بقى العلمني، لسه حدا ما في جالس على غنورية ازاك البرت ألبرت ناي، التعاون بقى الجميل بين الناس بقى عالدوكان، فكريدي قال لك قالك, إيه قالك دي كل من في عيني بقى على جمبة، عشان خلاها روتين بقى، له روتين الكريلي هو المكت... هو اللي حط البوليسي بتاع روتين برينس براتكس ايتورز الجرعه عايز ايه عشان يتعرف عليها ده اللي عملها كريلي وعمل دي الطريقه برضه ده هو ايه سكووزنج مع ادور ديبرشن او طيب خلي بقى, بقى كده بقى اللي او على الضغط اقعد لفها ابرمها كده مبرمها ليه مقلها رولين لي عشان الدكاتره خلت الكاسنت دي فلما اجي اضربها كده الدوره بتعمل بيلي تقشر البرينز بالنيوتونز بقى ببساطه جدا تماما الكورت والجاسه تكون البرينز مثلا بعد دا دا إيه؟ آه هنا في في وهنا في الكورت وهنا في أنا بقى بقلك بسنتة بدل زب عم بقى كده بنعمل بيرين من برنت أقدر الفعل إيه عظام فايد توحد الشخص بس بيرين بيرين بس بسنتة خالص بيأدي لفوق يلفوق عالباب يلفوق عالباب أقربك قومي عالجبل أو كده عشان عم نبرين من البرينز ده البرينز مش معايا من بريت الدلتن. اللي بيعمل ياوي لازم ابص على على البلاسينتا من تحت الكوتري نقص. لو في واحد دسة جوه ده, ده من بوس بارتب يعني اللي بيعمل بوس بارتب همرجوا إينفكتش وما وما أو كويس لو في أي كوتري ده أخش في حد في الأصل بيحبوا هاي عوين حد اسمه فاندو عندي. أنا عدت قلت نهوض، قلت وادوت، وحقوله مرة تانية مع البوست تبرطة كميشن. يعني كهذا كده كده بالتفصيل نوع نعم. نا. يعني بوك ما تطبق، الفانس تطبق كده بجد اللي هي في بعد كده بقى رايح، في حاجة كده مانجمنت مع دولت. يدخلو قد اسمها قدر يا عاقة. ايه. طب ليه اسمه قدر يا عاقة ده كده داخل كده كله صحة كده ده داخل اهوات بقى اهوات جايب بقى وداخل كده مين يا عنده 30 عيام. ولادر يا جماعة كل الساعة. شوف كل واحدة منهم. تمام? البرز. ورات برشل. على عايط يعملها اساسك يطس فتلاقي بعد ساعه الواد ماشي كده ومش كده حرك كده مشحوره قوي ليه? اه بقى حر جدا اه بقى بقى عربه اه كده له دهات بقى كلها دي صرختها ده, ده, ده مش قادر اتحرك اهو ضاع اهو ضاع بقى يطلع كويس تعالوا كلكم السنه الجايه يبقى مع Diva is not just stage, man. keep an na, naša naša naša عشان دي كده في كل يا تكاثرة في كل ولاد البيبي لازم اللي هو الكلام دوار. A B C D E Wood ما يا تكاثرة؟ الإيه يا تكاثرة؟ أول حاجة ال Airway should be captivated يعني suction to ice creatures ما يا لدم فهو نازل بي الدم؟ الدم بيوكوس أي حاجة فال Airway should be captivated دي البي، البريبلج، شو اللي بيستمليك؟ داي مسكين عيني ترى، وعامل، دش، دش، آه والله تسمع شيء غريب، ايه ما ضرب في إيه؟ آه والله الله، قلت راب إيا بتعدب العين، آه والله الله، العظيم. يا جماعة غلطانك. ده ممكن يمسك رأس ضرب الجبين، يجي ضرب ضرب العين، قدر تقطع من قدر والله العظيم، قدر تقطع من قدر الضرب. والله العظيم، ده ضرب يعني مش طبيعي. معندك مش كده يا جماعة؟ ده على فكرة، ترى، ااا شنقدر رايد الكحول <سؤال> <بيك> ثيرمال <سؤال> سيمر <سؤال> سبريشن انما ده اللي الفطير <سؤال> ده ما ينفعش ده يا جماعة مش شباب مش هيصح صح العادي <سؤال> عادي شايفوه باللجنت ثابت مش هبوه بالضغط معايا دكاتره اه فبلاش الضغط لو برضه يا جماعة عادي بس ايه يعني انا عايز جست ايه كده ايه اه جست كاس ثابت ده لجنت ثابت او حتى كده ايه رايد كده طيب السي كير اوف ذا كود زي ما صارا وده كده الأمريكان طمب بيدواه في غير سكور لعشان تيم يعني اثنين شهور دراجز دراجز اي كي ترى كي الداخل. ينفع تاخد ينفع تاخد ولا آي آي كبير أورال. عادي جدا اورا عادي جدا طب سؤال. كون وكثري <تصفيق> الكثري <تصفيق> الكثري الكثري الكثري الكثري الشورت دير نودس او زي ما كده اصل ايه ده كده واحد كده اتنين مختلفين على ايه عاملة مش إوزن ايه هو صفه صح ولا كده ده إيه؟ راح تشترن عنه ايه كيلو برا. فهو احنا احنا برا دي من برا دي عليه ده علي علي هو مش اردرا اول اي فا احلى حاجة لكثرة بان انت بيجي او زمي اعرض الكندى ولا اي جي ولا نورمان ووتر قال ايه رأيت اسم تغتير. سان فرانسيسكو سماي افكر لا يا جماعة مشاش افكر شكور، ولا الشامر طب سويا ده بيدل على يدول ده او زمي ممكن يعني انت زي فل زي الارد بس اطلع غير. موجود الأفضل تابع ويفو بعد كده ويطلع سكينة، أنا أقولك الأفضل بدوش شبيه كذا كله، طيب؟ لكن بيجي على نيت أو رياستيشن. طبعاً الأفضل لو سمع العشرة ما يبيه، أربعة على ستة، اسستيب يعني هو كده إنه ماشان أكسجين، طيب؟ أنا دكتورنا لو قالنا أربعة، لازم أنا دكتوريه تي بي آر، وكالسيوم. Maja, we w środku, ponieważ wytłumaczyliśmy, że Walter, jak tutaj, Ale الشغل ده الغيبوثثيرمية مش حير العين بتعمل هنا التجدرة بين في وده بيحرق كتير ولسه بعد كده فعشان كده estimation of the gestational age عمر في مش يا احسن estimation of the gestational age حاجة اسمها بالار ايه بالار بقى؟ بلار لا تقدر بلار بلار إيليكس بلار إيليكس لا تقدر أحسى أستميش أو في تل إيج أو تل إيج فأنت عندكم الفلسفة كيف صعب أوي؟ يعني أولك مثلا لو مثلا الهيليكس لو في كارتلج مجوما مش كارتلج مجوما التستس لو في الديم الوانا ريك في الوانا كنار في السوبرفشل في الكريس كروس كريسس كريز ال الفكر صح ولا ستوك كده ده هو كده ماشي آخر حاجة اللي عليه ورديش ورديش على ورديش ماشي بس ده يا بقى لو جالك اكتب لو جالك اكتب أنت بس سؤال. Question. لو جانا سؤال Active Manager of Normal Labor أنت بيه. لو جانا Active Manager حاجة Definition of لو جالنا سؤال of واحد اتنين, واحد ani diagnoza, ani investigations, znaki, badania, to nie jest możliwe. Tych ha kramy tuż do kół, O, a No, ايه سؤال اللي جه الجايه تمام كده الفيرست ستيج فيبر فورست تمام هتشمل في الاجابه سيرست ستيج هتحط ستيج يعني الفيرست ستيج فيبر دخلت و لو ستيج اللي هو نعم ست ست اوكس ها ها ست يلا يا جماعه, ما بعض جماعة مع بعض فريق بقى ايه سكيمات الاكتف يلا يا جماعه نطلع بعض انا كده بقى سكيما الاكتف مانجر نجمع بقى كله تكناها بقى في صيغه فاربع نجمع كل عايزين مش بقى, ديفلي بقى, ديفلي بقى بص بقى اول الاي? الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان الايمان ibena to avoid Anti preparation. detection treatment of any abnormality. first stage. Examination. Investigation. Zajed. Preparation. preparation. Bajed. and treatment of any abnormality. Ma że History. Examination. Investigation. to Atria, the trójka, trójka, trójka, trójka, a trójka, trójka, trójka, sepsis. trójka, Artificial rupture of the trójka, trójka, trójka, trójka, The A asepsis the <laughs> brain and the N In N, nothing grows. In B, position. Portograve. Or bladder. A, accepts تعد التجربه الكميه على كل حاجه يتفوت ده بس انت هتفتكر لو انا اشرحلك شوية اتذكر مثلا ان ده 50% وده مور بس ماستش الديتيلز يعني مش يعني واحدة من حاجاتي كل حاجة عليها درجة السكالج ستيج يا دكاتره السكالج ستيج بص يعني ايه, اللي ايه صح ايه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 بيرينج ديليفرت هالسس ايه وبراندت ممكن كده ايه e, بس يريد ايه بس يريد ايه بس يريد ايه بس بس يريد ايه بس يريد ايه بس يريد ايه بس يريد ايه بس يريد ايه بس يريد ايه بس يريد ايه a N B layering, A separates and the tissue are trapped in brain block. Nothing to bladder. Second stage, A N delivery. A separates and the tissue. nothing L B please. Position, where bladder. That delivery. stage, N, In A B C D, معا دكاتره سهله بقى ال ان قوي يعني انتوا بتدوا يا جماعه ممكن تندرس بس لما تروح تاكلوه بس ده تعالى الدنيا ماشيه قوي كده بقى حتى ودي بقى بقى ده دي هو كده يلا. يلا لا لا لا مش كمان ده